بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يعني قبل أن أبدأ في بعض أولدنا المرة اللي فات بيقول له شيخ انت يعني لما قل العدد بدأت تسهل في العبارة وتوجز في الشرح فأنا قلت له عشان أبني الكلام عشان ما بس أنا مغتاب أحد يعني فأنا قلت له وأطوها المرة اللي فات قلت له أنا أوجزت في العبارة وأذهبت في الشرح عشان الوقت معانا طال والشرط اللي احنا اشترطناه يعني انتم يعني كنتم مسببا في نقض الشرط احنا قلنا تم مجالس المجلس اربع ساعات لما طوهنا ثلاث ساعات ونص في المجلس الاول بدأ انهم فقلنا نقصر نخليها ثلاثة طب ساعتين ونص طب ساعتين على الشرط الموجود ان في كتير من ولادنا ما دفعوش الفلوس الموجودة للمسكن فهنا طلبنا الامر فتح وخلاص نص في العبارة واحنا ما عندناش وقت ومعايا موجز عليه نهيك من الرئيسي في فتح الوقت وعدم السرعة في الأمر كان المرض يعني أنا الدكتور سامح لي محاضرتين في الأسبوع واحدة محاضرتين اتنين بس الواحدة فيهم ساعة بس وفضلت السابق وقت عندنا براء فهو نطلب الوقت معانا متسع كده نفتح العبارة شوية والمنغلق في الكتاب نحاول نتكلم فيه ما وانا قلت ان شاء الله حنوصل لغاية آخر الكتاب وإحنا عايزين عشر طلاب يعني لو أمر زادت الطلبة ثانية سنعقد العبارتين عشان محدش يقول أنت خلاصة بس إحنا وصلنا في الكتاب إلى النسخ بالإجماع وبياننا أن الإجماع نعم شو. المدرسة هدي فيها الفقه والأصول مدرسة الفقه والأصول لسه هددتها مع الإدارة العنوان بتاع مدرسة الفقه والأصول مع الإدارة فلنا نقدر اقوله اللي هي معانا في المدرسة دي هيأخذ يعني نفس الكمية اللي هيأخذها هنا بالزيادة بالنسبة مادة الاصول يعني في كلام على الفلوس يعني فدا ما تدفع خمسين خمسين خمسين فدا في ثالث مرات هيأخذ نفس الكمية بالزيادة وكل كتاب اخترناه في المدرسة له معنى فيه سند بفضله ثي بارقة تعال هيأخذ في سنة إذا على السند بقى ما حجدين على السنة دي. بس دلنا نقدر نقول بس أنت المعد مع الإدارة مش معانا ما رافش أنت إدارة هي لحد هذه المعد لأن نحن عايزين فيه خمسين طالب خمسين طالب هو يكفي لهذه الجزئية لأن المقصود إنه يدرس يدرس في الثلاثين مادة الفقه والأصول على المنهج القديم على المنهج القديم نعزيم نطلع طالب علم في المدرسة دي بس في بابد بس وكذلك إخواني برضه أخونا الأستاذ الدكتور محمد مندرس تفسيرية وأخونا الدكتور رضا في المدرسة الحديثية. نعم نامس والله أنا ديب على الإدارة بقى. أنا ما يعني ما برد طالب من حضر على عينه وعلى رأسي أهم سه أما قضية الحضور ديب هالإن شاء الله يرضى الله يجزي وصلنا إلى قول المصنف وانتهينا من قضية النسخ بالإجماع وقلنا لا يجوز لأن المنسوخ نصوص والناسخ نصوص ونصوص كأدلة موجودة عند العلماء فدليل الإجماع حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع وما في قضية تسمى إجماع في حياته صلى الله عليه وسلم ولكن بدأ ذكر الإجماعات من أواخر عهد الصحابة ما أجمعت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان دا اول إجماع ظهر عندنا تل يصر تلي اثنين فيما صرحوا فيه هذا ما اجمعت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم او قول صحابي ويجي لك بعديه كده يقول لك لم نجد له مخالف لم نجد له مخالف وكان الاجماع السكوتي يعد اجماع في هذه الفترة وكانت المسائل معدودة في تلك الفترة التي ظهرت فيها قضية الاجماع لسيما والمسائل العقدية بالاخص كانت محسومة موجودة معروفة والمسائل الفقهية المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والمسائل التي وردت عن طريق القطع وكانت دلالتها قطعية أيضا, أيضا كان فيها نوع من الإجماع يعني كانت المسائل محصورة في أي فن من هذه الفنون الحاصل أن الإجماع بعد وفاته فكيف ينسخ ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كان سابقا لوفاته طب الرابط الرابط أنه كان قبل وفاته هو موجود الوحي ما زال باقي فلا نحتاج إلى قضية نسخ ومنسوخ طالما أنه في عندي نصوص حتى قضية الناسخ والمنسوخ في وجوده صلى الله عليه وسلم كانت يعول بها نص النص ولهي اللي تكلم عليها العلماء أو الإمام الشرازي في الكتاب نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة بالقرآن ومشاكل هذه الأمور التي سبقت خلاص <تصفيق> ثم بدأ المصنف في ما يعتري النصوص التي سبقت من دلالات اخرى فبدأ بقوله عن دليل الخطاب عن دليل الخطاب هل ينسخ دليل الخطاب هل يعتبر ناسخ ام لا يعتبر ناسخ ينسخ القران وسنه ينسخ القران بس ينسخ السنه بس هنا يناقش موضوعية دليل الخطاب ما هو دليل الخطاب المفهوم احنا قلنا المفهومات ستة فاكرين ولا يعني تذكروا بتراجعوا الكلام دا ولا مفهوم مخالفة هنا يتكلم عليه الامام الشرازي هل يعتبر ناسخا ام لا فقال ويجوز فصل ويجوز النسخ بدليل الخطاب وكلمة بدليل الخطاب تركها الإمام هنا عامة فبه وبأنواعه به وبأنواعه نقول له أنواع تذكروا ولا تذكروش فالأصول مش عايز ركنا كده مش عايزة ركنا عندك أصول خلي بال فلازم ترجع للكلام اللي فات خلاص بدليل المخالفة أو بدليل الخطاب قضى هنا الإمام أن به هو وبأنواعه جاز النسخ عنده لأنه في معنى المطق على المذهب الصحيح طبعا كان نحن فصلناه في الكلام على دليل الخطاب ومن أصحابنا من جعله القياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول أظهر تلامنا في القياس ينسخ ولا ينسخ واحد سيفرد له فصلا بكامله لكن كما قلنا في الإجماع سيقال في القياس فالقياس كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد النسخ لأن الأصل في النسخ اعتبار نص باقي ونص زائل نص متقدم ونص متأخر اعتبار نص من نص اعتبار دليل من دليل لابد يكون في وحي فما كان بعد انقضاء الوحي لا يدخل في قضية الناسخ والمنسوخ خلاص دي قاعدة كده عند الوصولين ما كان بعد قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقضى الوحي انتهت مش هتكلم في ناسخ وفي طب واحد يقول لي طب هنا دليل الخطابه دليل الخطاب لو تفكر احنا قلنا دليل الخطاب على رأيين عند العلماء المذهب على عليه الشافعيه او جمهور الاصول اهل الاصول ان هو يأتي بمعنى النص هو يأتي بمعنى النص فما ورد في معنى النص جاز له نسخ النص طب ليش معنى أو لعشان هذا المعنى الذي خرج ما خرج إلا من النص. أما القياس كان، ها؟ كان على نص. فالنسخ مش اللي عليه، اللي نسخ اللي مبنى عليه. خلاص، اللي نسخ مش ال... مش ال... القياس النقضنا ما جنسه في قضية القياس. حنسخيه؟ حنسخ الصورة المقس عليها أصله، ها؟ ولا هنسخ الحكم الذي مبنى على هذه الصورة؟ وأن هذا لا يجوز ليه لا يجوز يعني من بنى عليها قد تكون الصورة أصل معروفة معلومة لكن من بنى عليها من أحكام شرعية فيها كلام عشان كده قسم العلماء كما سنعلم القياس إلى نوعين، قياس جلي وقياس خفي معنى التقسيم للقياس يعني الأمر غير ثابت أو إمعان العقل في أولى عقل المكتهد طبعا في درجة أولى يمعن في عقل المكتهد خلاص فمش هدخل ما هو إمعان العقل فيه أكبر من إمعان النص فيه أكبر لأن كده بخال العقل يحكم عليه حتى المرتزل الذين قدموا العقول على النصوص ما قالوا بهذا الكلام خلاص ما ومن أصحابنا من جعلوا القياس الذي قال أن دليل الخطاب مفهوم المخالفة هذا قياس وليس كذلك كما بينا في كلامنا على دليل ها الخطاب احنا قلنا الكلام ده وقلنا في بعض اهل العلم قالوا انه يعد باب من ابواب القياس وان هذا الكلام باطل لا صحيح لكن عند الذين قالوا بهذا لا يجوزون النسخ به وهذا منت على اصل عندهم لانهم قالوا ان دليل الخطاب عندنا قياس والمجمع عليه ان القياس لا يكون ناسخا لا يعد ناسخ خلاص واما النسخ بفحوى الخطاب ايه فحوى الخطاب مفهوم موافقة وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس مفهوم موافقة فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى فلا يجوز لأنه قياس إن اختلف في دليل الخطاب هل هو قياس أم لا فاتفقوا في فحوى الخطاب أنه قياس ونوع من أنواع القياسات يسمونها قياس الأولى قياس الأولى هنا عندنا الأصل عند بالقياس لا ينسخ به لا يعد القياس ناسخ فإن كان فحوى الخطاب متفق على أن قياس نوع من أنواع القياس وهو قياس الأولى تنبيه بالأدنى على الأعلى تنبيه بالأدنى على الأعلى في هذه الصورة قالوا هذا قياس الأولى هذا قياس الأولى زي لما تقول كيف الأسماء والصفات إن اختلفت الأياد في مسمياتها فتختلف اطلاق اليد على أصحابها لو اختلفت اليد في مسمياتها, مسمياتها يعني إيه؟ في حقيقتها يد الباب غير يد السيارة غير يد الإنسان غير يد الحيوان فاختلاف اليد في مسمياتها يقضي إلى اختلاف إلساق اليد بأسمائها مش عقول يد حاجة واحدة للكل ما ينفعش ترضى كنادك زي الكل ها ينفع إن جوزنا أن ندخل أو أن ندخل يد الله عز وجل في جملة هذه الآياد ننفي بها المماثلة والمشابهة لاختلاف الآياد باختلاف أصحابها ده من باب إيه؟ كلاس الأولى إذا كان بينه بنعمل كده معذرة بينه وبين الحيوانات بنعمل كده معذرة بينه وبين الجبادات بنعمل كده فمن باب الأولى بين الخالق والمخلوق يكون أولى وأدعى ان الإنسان يقول يد الله عز وجل يد طليقه بجلاله كما يريد رب العزة عز وجل هو جل في علاه ما لها تمثيل ولا تعطير ولا تشبيه النصوص اللي احنا بنقرأها لكن ده احنا نقوله مع مين مع المعطلة والمشبهه والممثلة لما يقول لي النهاردة يد الله سبحانه وتعالى زياد البشر هذه كاذية نفس اليد دي ليه عشان دي يد ودي يد طب إذا كان إذا كنت اختلفت مع هذا الحمار فباله في يد الله سبحانه وتعالى فده من سميه قياس الأولى التنبيه بالأدنى على الأعلى ده قياس ده من سميه في علم الأصول فحوى الخطاب ده قياس آه طب هل ينفع النسخ بالقياس لا ما ينفعش النسخ بالقياس يبقى فحوى الخطاب لا يجوزه النسخ به مفهومة مشايفة ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كان نطق وذو القلة من أصحاب الشافعية ويعول على بعض الملكية والحنابلة في مذهب الجمهور عند الاصوليين قالوا بهذا القول طالما أنه نطق فحوى الخطاب أصله نص نص نبه بأدن على أعلى عن طريق النص فجوزوا به إلا أن جماهير أهل العلم وبالزج جماهير علماء الأصول قالوا أنه قياس من بابه القياس الأولى فهو لا يجوز به النسخ ثم افرض الكلام عن القياس فقال فصل ولا يجوز النسف بالقياس وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي الجلي هو القياس الذي تكون فيه العلة واضحة يعبر علماء الوصول عنه بنفي الفارق نفي الفارق أي لا فارق بين العلة الموجودة في الصورة المقيس عليها والعلة الموجودة في الحكم المراد أو في الفرع المراد حكمه أنا عندي نبيز وعندي خمر الخمر صوره مقيس عليها لها علة اسمها السكر العلة دي جمعتها بينها وبين النبيذ مش قلنا كده رد فرع لفرع له اصل بعلة تجمع بينهما ان كانت العلة ليس فيها فارق بين الصورة المقيس عليها وبين الحكم او الفرع المرد حكمه بسميه قياس جاي خلاص العلة واضحة هنا واضحة هنا مفيش فرق بين الاثنين علة السكر في الخمر هي نفس علة السكر فين؟ فالنبيذ ما اختلفناش ولا حد فيكم مختلف هم شايف خلاص بسميه قياس بنفي الفارق نفي الفارق بين العلتين فبالتالي بسميه قياس جلي واضح اما القياس التي تخفى فيه علته او يكون فيه فارقا بين علة واخرى ادرجوا العلماء في قياس ثاني بسميه قياس الخفل من نوعين حكم القياس الخفي غير حكم القياس الجلي فحكم القياس الجلي أوضح دلالة وأصرح دلالة من الآخر فترى ما أوضح دلالة وأصرح دلالة قالوا أقوى دليل القياس الجلي أقوى دليل من القياس الخفي قوي الدلالة هنا قالوا فيها البعض أن يجوز بالجلي منه دون الخفي لكن كلاهما قياس. فالاصح أنه لا بالجلي ولا بالخفي ينسخ أو ينسخ به أو يعتبر ناسخا لأن النسخ لابد ان يكون في ها نصوص في وحي والإجماع بمتعلقاته والقياس بأنواعه متعلقاته دي بتعمل عن نصوص أنا بقول لا إجماع إلا بمستند لا قياس إلا بل بالضد حاجة تانية كده لو أن هناك إجماع يناقض نص هل بيعتبر بالإجماع؟ لو كان في قياس يناقض نص بيعتبر بالقياس؟ إزاي ينسي خلاص؟ ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص البيان والتخصيص البيان خروج النص من حيز الإشكال هل مش خلنا كده ولا؟ قلنا يا أخوانا مباني الأصول أو بحث الأصول بتفتر على بعضها كلها على بعضها هل بنعيلي كلام مرة ثانية البيان؟ أي خرج النص من دائرة أو من حيز الإشكال. قيد. قد يخرج النص من حيز الإشكال بطرق شتى. بطرق شتى خرج من دائرة الإطلاق إلى دائرة التقييد. ها؟ من العموم إلى الخصوص. شكله؟ حصل البيان وحصل البيان. فكل ما يحصل به البيان قال البعض يحصل به النسخة. يحصل به النسخة. انا عندي الاجماع ممكن يؤكد لي او يخرج لي نص من دائره الاشكال الى دائره من دائره الاجمال ثم نقول مصطلحنا الاصولي الى دائره البيان مش كده؟ فهل يجوز النسخ بالاجماع ها لا يجوز القياس قد يخرج النص من دائرة الاجمال الى دائره البيان هل يجوز به النسخ لا يجوز به النسخ عشان كده مش كل بيان يجوز به ان يكون ناسخا او يجوز في أصل ان يكون ناسخا خلاص ليه لان الاصل قد يكون هناك شيء يحصل به قضية البيان لكن لا يعتد به كناسخ لان الاصل عندي في الناسخ انه ينقل حكم من حكم الحكم او يرفع لحكم تماما ويرغي حكم لازل يكون في رصوص في وحي مش كده عشان كده قال لي وهذا خطأ لأن القياس إنما يصح اذ لم يعارضه نص في الأصل ده في الأصل عندي فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به فأي من أنواع القياس التي قد تخرج النص من حيز الإشكال إلى حيز البيان أيضا مع إخراجها للبيان لا يجوز أن يعتد بها كنسخ، ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان، دليل العقل ان كان نحن نتكلم في ادله ذي الاجماع الأصل فيها أن دليل مستند، دليل نقل، الإجماع دليل نقلي فإن كان الإجماع دليل نقلي ولا يصح به النسخة، هل يصح بدليل العقل؟ دليل العقل هو الدليل الذي يرتبط على العقل كلا وجزءا. كلا وجزءا لا يجوز أن نحكم على النصوص بما يدور في العقول تماما. بل يجب إخضاع العقول لما ورد في النصوص هذا ثم قال لأن دليل العقل ضربان ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه أو أن يرد الشرع فلا يتصور نسخ الشرع به هنا يقصد ما ورد بأدلة عقلية وهي الأحكام الاعتقادية في كثير من أحكام العقادية بتثبت عن طريق العقل إننا أقول في قريقة اليد ده كلام عقلي مش كلام نصي لما يقولك كلام نصي يقولك سفة اليد ورد في الكتاب وفي السلم واكتفينا على كده. طيب النصوص التي وردت في الأسماء والصفات خرجت على ثلاث تقسيمات بين أهل السنة وبين الأشاعر والمعتذلة معلش أنا بحاول أطلع وردع تاني النصوص عشان أقربك أقرب المعلومة بس وردت على ثلاث تقسيمات النص الذي ورد فيه الاسم أو الصفة النص التي ورد فيه الإسم أو الصفة تأويل النص إجمالا خروج اللفظة التي فيها صفة خارج النص ثلاث حاجات تكلم فيها للسنة والفرق في النصوص التي وردت في الأسماء والصفات بمعنى إيه؟ بمعنى أن النصوص التي وردت في لفظة اليد في صفة اليد اتفق فيها كل الناس على أن نص ورد في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال علماء أهل السنة والجماعة اتفقت أهل السنة والجماعة مع الأشاعر في تأويل النص اجمالا يعني تأويل النص إجمالا ها حد فاهم التشابه الإجمالي بين الخالق والمخلوق في فيما يشترك فيه المخلوق مع الخالق لو قلنا أن اليد المعنى القدرة اجمالا فالعبد قدرة ورب قدرة أهل السنة يقولن قدرة العبد لا تدخل في قدرة الرب ولا تمثيل بين الاثنين طب الاشكالية فين اذا خرجت لفظة اليد بر النص اهل السنة هقولك ايه هذه صفة ذاتية نمرها كما جاءت ليه لعدم ادراك المهية عدم ادراك المهية هيفرض عندي اني مش هقدر امثل من عشان اقول احمد زي محمد يبلز وعرف الاثنين اشهده لو قلت انا اعرف احمد ومعرفش محمد وقلت لك هاد احمد زيدي محمد ولا كداب ليه كداب عم الشيخ لان هاد تتعرفش محمد فمتعرفش هاد بشكل ازاي فازاي قلت ان اسلوب التشبيه والتمثيل هنا صحيح فعشان اسلوب التمثيل والتشبيه يصح عند البلاغيين يختضي معرفة المتشابهين والمتمثلين والمتناظرين اش كده؟ فبتع ان تطبق ده على الكلام بين الخالق والمحروق ده جائز؟ هل تدرك ماهيه الذات يبقى زي تمثل يبقى انت كذا لما تقول اليد زي اليد لا اليد يبقى زي اليد فانا مجبر ان انا اقول هذه اليد تمر كما جاءت لعدم ادراك الماهيه خلاص وهذه مراد كلمه الامام احمد رحمه الله تعالى امروها كما جاءت اي النصوص قال قالك لا من مروهاش كما جاءت فقالت الاشاعره هي تؤول بمعنى القدره ويد الله بمعنى قدره الله يبقى اول النص الوارد ولا اول الصفه بتؤول للصفه معنا خرجنا اللفظه بقى بره تقول ايه في صفه اليد قال لي قدره يبقى انت مؤول ماشي يا ده عشان نتكلم معاه وقولوا لا ده الاسلوب ده مش زي الاسلوب ده والاسلوب ده عشان يكون صحيح عند اهله يبقى لابد ان نكون عندي نوع من الأدلة العقلية اللي بسميها الأدلة الإقناعية في رد كلام المخالف حتى أضحط به الشبه ده مش نصوص ما هو عارف يا ده قرآن قد القرآن مني لما يقول ليه قرآن بيقول هو يا أخي قال لك أنا انكرت القرآن هو ما لكش ينكرت القرآن السنة بتقول هو أنكر السنة فدي بيسميها أدلة عقلية كلام اللي بيقوله القواعد اللي بيجيبها والاستنتاجات والأساليب دي كلها أمور عقلية محضة هنا قال ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه ما ينفعش أحكم حكم شرعي بخلاف ما ورد به الشرع هذا ما يختص بالعقائد لأن العقائد لا نسخ فيه نعم خروج اللفظة اللي فيها الصفة خارج النص فلا يتصور نسخ الشرع به ممكن الشرع الأحكام الشرعية التكلفية حلال وحرام حتنسخ شيء بيه في الأحكام العقدية ما ينفعش كم العقدية خاصة بالذات فلو نسخ الذات تعالى كنت تصور بقى عقلا بقى هكلا عقلية هل يقع على الذات رفع أم رفع وإزالة هل ينفع إن نرفعه بس مع بقية الأشر هل ينفع كلاما ينفع كلمة عرب الله صلى الله كده فهمنا يجوز ومن أيقنا هذا الكلام وقتنى به كفر أو الحد عشان نقول المصطلح بالعقلي هذا هو قمة الحال مفهوما ما شايف؟ طيب وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الأصل وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع فإذا وجد الشرع بطرا الدلالته فلا يجوز النسخ به إن كان النهاردة الإنسان يعمل بقول الله تعالى فيهما اثم كبير ومنافع للناس. وظل يشرب ويمتنع يشرب ويمتنع هل عليه حرج متى يبدأ عليه الحرج ها ها أي نص ما عبد الصنين ها لا لا لا تخر الصلاة مش قلنا في ثلاث مراحل لتحريم الخمط لا تقربوا الصلاة نهر دا مجيش يقول لي لأ ما اسم كبير ومنافع عن الناس أو إلا في الصلاة طبق الأولى خارج الصلاة لأنه ورد الحذر فيما كان داخل الصلاة أما خارج الصلاة فقل ما اسم كبير ومنافع عن الناس وكأن الآية قيدت بما هو خارج عن صلاته طب الامتناع النهائي بالآية الثالث فاكتنبوه لأنه قال له فهل أنتم منتهون ما فوما بشايف يبا ما كان قبل ورود الناسخ الأصل فيه براءة الذمة إذا فعل الإنسان متى يؤخذ عليه يقول عمى باطل إن خبر بالنسخ أو علم النسخ مقضية بيناقشها العلماء من مات قبل ورود الناسخ ماذا عليه ولا شيء لا شيء اللي مات ويشرب الخمر قبل شرب الخمر عليه وز ما عليه شيء عليه ما عليه حد ما له حد مفهوم مشايخ؟ دلوقتي موجودة يا سيخ؟ لا دلوقتي موجودة بس في بعض البلدان موجودة فيه بيعملوا به لازمنا من فترة من فترات في بلاد افريقيا معايش شخوان الافرق اولادي يعني حبايب الله يكلمهم شامل مزعروش طب حلاوي شلفي بلاش نمو الأفريقيا <تصفيق> تنزل في حلايب وشلاتين ما عندهم من القرآن 114 صورة غدت نهارض غدت الآن أنا وحب في أسفار دائما أصطحب معي راديو وأضع فيه يعني جزاعة القرآن الكريم والله حصل هذا بالنص قبل أن أنام لما فتحت الراديو الراجل جنبي جري هو فكرها علبة عاديه كيف دخل المقرأ داخل هذا الجهاز دي فكرته لما كان يقول الطلب هناك أو ابناء هناك وقلنا دون ما بيعرفوش ان الصلاه خمسة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء كنت أستهزئ بأولاد لما حصل الموقف ده هفت ان مش كل الأحكام الشرعية وردت لكل الناس فما مبحث في كتاب شرعي لعلمائنا هبثا أو عباء أو كذا أو صدنا هذا واقع بس هو مش هيطبق عندنا هنا لكن كثير الأصفار كثير التحام بالناس هلايش ده الافريقية المسألة بتعزضربه في ناس إلى الآن بتصلي صلاة إبراهيمية. قالت نارد في بعض الصلاةين هم يسمى صلاطين قالت نارد في بعض الصلاطين كانت تصلي الصلاء الإبراهيمية إلى أن دخل فيها أخونا عليه رحمة الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السمير رحمة الله تعالى له ما كان يعلمون عنصل أصلا تماما كان يقف الإنسان تجاه مكة ويصلي الصلاوات الإبراهيمية. وهو قلة سلطان عشان أهله كانوا في مكة فقط تنفين مكة اشبعنا مكة ليه مكة طب بتطبق فينا انتجاه دي ليه ما عرفش ما فيش حتطبق عليه الأحكام اللي بتطبقها على الإنسان في مصر أحسان في السعودية ها ولا أحكام بشكلها زي مش هيخوانهم مش هل يتطبوا الشريعة أنت ولا ولا أنتوا عن الجماعتين في عندنا ناس في مصر اللي هم يسكنون الرحل العرب الرحل اللي على الضفتين الى الان بيتعاملوا بنفس المعاملات دي تماما لغاية النهاردة نصر صغير مش اقول لك نسيب اد عننا فالارض اللي عايز يطب الشريعه بقى ما يبصليش بمنظور تحديد القاهرة بس لا يوسع الرقعة كده شوي لو نزل بارض بقى من بلده في نطاق حزام بلده عامل ايه يطب الشريعه ازاي ففي عندنا ناس في بلادنا لهذه بلاد الصوره وانا لا أخص بلادنا يعني مصر لكن كل ما كل بقع دخلها الاسلام كما نقل ابن قدم في كتابه المغني وفتحت بلا إله إلا الله فالإجماع لأنها لا تحول الذي يركف فهي ديار مسلمة هي بلادنا فالغائة المعارضة بلادنا كثيرة جدا ما أعرفش حكاني الدين هتطبق في الشرع الزاي لازم دنا بيسفع هل لهم نصيب إذا فتحت البلاد في التدرج لازم السمة بتصطحب الموثوم وجودا وعدما فلما يجمع العلماء على أن سمة من سمات هذه الشريعة حاجة اسمها التدرج في التشريع واحد يقول لي خلاص يا عم الشيخ ما النسخ انتهى وخلص للقضية على كده وعرفنا النسخ وعرفنا من منسوخ وموت النسخ صلى من المضوع كله وإحنا بنعدها كده بنقول لك في عندك في القرآن 66 آية على عداد المصحف المصري فيها ناسخ ومنسوخ معروفة كده قد ينتهي يا عبد مش في كده، قد في تطبيق الناس خل Manusuvah. إذا في تدرب في التشريع، هذه سمة موجودة في الشريعة لما تروح تقول الناس على الشريعة، يبقى تكلم الناس على الشريعة ازاي اذا كانت عندك ناس هنا في مصر الان ويحملون آجال الشهادات عايزين تدرج معهم في التشريع، فبالك من لا يعلم شيء اصلا عن هاي اسمه شرع ولا دين ولا قرآن ولا سنة ولا ولا ولا، فهذه سمة. اذا فتحت البلدان نسأل الله سبحانه وتعالى، إحنا عندنا بشارا بفتح رومية. إلى الآن لما تتحقق بإذن الله تعالى إن فتحت تلك البلاد ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجعل للفاتح باب واسع جدا في تطبيق هذا الشارع لأن النهاردة الفريا اللي هي بتلصق بالإسلام إنه فتح الإسلام بالسيف وقضي دي أكتر من 70% من البلدان التي فتحت فتحت بالدعوة وبالتجارات ما فتحت بالسيف كما الناس بتقول يعني فالدعوة والتجارات تسيق بالتجارة تجارة فلوس الله سبحانه وتعالى الناس يعني ما تحبهش للدرجة اللي تخليها تبعدها عن دينها لكن الدعوة كيف تطبق شر الله سبحانه وتعالى بين الناس دي منطقة كبيرة جدا ما هو ما بشايف ضيب تتبع الموصوم وجودا وعدما السماء أحد أسماء الصفات يعني هي مرادف لكلمة الصفة احنا بقول في علم التوحيد الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما خلاص في الشرائع سمة الشريعة ايه لماذا صفة الشريعة. الشريعة لان الصفة بتأتي على امور مادية وكلمة سمة بنستخدم فقه اللغة على امور معنوية لكن الاثنين تبرغيفهم معناهم واحد دي بتخص الامور المادية ودي بتستخدم في الامور المعنوية باب ما يعرفنا. نعم صلاة إبراهيمية كانت صلا فيها الدعاء فيها تكبير ودعاء إلى بيت المقدس وهي الخاصة بأول من صلىها كما يقال هو إبراهيم عليه السلام فسميت بالصلاة إبراهيمية قيل أنه كان يفتتح بها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر النصف الثاني من اتجاهه وقيل أنها تخص الدعاء وذاع حديث ورد بها وذاع حديث ورد بها أفرد فيها الكلام ابن حجر العسقلاني في خبر سارة الموجود في فتحة لكن هي صلا كانت معهودة موجودة في مكة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الإسراء والمعراج، وهي في تفسير قوله تعالى وذكر اسم ربّه فصلى الصلاة هنا ما كان فيها لأن هذه الآية نزلت في صورة الليل، صورة الأعلى، والأعلى كانت من أوائل الصور المكية نزولا فما كان فيه حديث أصلاً عن الصلاة إلا في أواخر عهد المكي في الإسراء والمعراج، فقال هذه الصورة تحمل على الصراة الإبراهيمية. وهي الصلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النزول الصلاوات المفروضة الخمس المعلومه عندنا نعم حضرتك الشيخ لو مات دلوقتي مش هقول لعمل شريعة لا آه. لو مات ويجهل بعض الأمور على قدر ما يجهل بيجهل وده معلوم لديه بالضرورة ما فاشل يجهل أمر عقدي ما فاشل يجهل أمر حكم حلال وحرام دي قد تني لكي أمتكلم على معاملتي بينه وبينه إزاي الشريعة سمة ضرب في التشريع بين المشرع والمشرع له بين المشرع والمشرع له نعم لا لا أمر الله كلمة شيخ من الناس بقى شيخ في فرق بين تأسيس الشريعة تأسيس التشريع ونزول التشريع على الواقع التدرج في التشريع في نزوله على الواقع في نزوله على الواقع فقط ليس إلها تنفيذ آه لكن موضوع تشريع هو تشريع موجود هو انت <تصفيق> اللجنة دي موجودة كمان <تصفيق> تشريع جديد تشريع موجودة ما لنا الله فيه طيب ما بدخل فلسان أحسن من يصير قيبله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد خطر أمان أرسلوني أن على سئلة والله لمجرد بس عشان نقدر ناخد فترة كبيرة مع بعض يعني. مش الغرض نحن نضيع الوقت يعني أنا بعتذر لك عشان بس مجرد الرحة بعد أن انتهى الإمام من قضية ماذا ينسخ وماذا وبدأ يبين لنا ما هو الناسخ وما هو المنسوخ كيف يعرف الناسخ وكيف يعرف المنسوخ هو أصل في قضية النسخ معنى النسخ وأن هناك أنواع في النسخ ثم كيف تقع هذه الانواع في النصوص التي تتم فيها عملية النسخ النسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة والمتواتر والأحاد كل هذا وما بين لنا كيف يقع على أيدي المكتهد أن هذا ناسخ وهذا منسخ والهدى درج عند دائمة الأصول ان نصب بابا من أواخر أباب النسخ ما يعلم به الناسخ من المنسخ إيه اللي أنا أعرف فيه من خلاله أن ده ينفع أن يكون ناسخ وبالتالي هذا منسوخ فقال باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ الآليات الامارات، العلامات الأسس والقواعد اللي من خلالها أدرحكم عن هذا النص أسميه ناسخ والنص الآخر في القضية أسميه منسوخ قال واعلم أن النص قد يعلم بصريح النطق أن يرد في النص لفظة تبين أنه ما ورد فيه النص فيه ناس وخمنسو وجاء بمثل كقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم في قضيه الجهاد كان الأمر أن يثبت الإنسان في بداية أمر الجهاد أمام العشرة الواحد قدام عشرة لما خفف الله عز وجل بالنص ب الواحد قدام اثنين بيه الواحد قدام اثنين النهاردة الواحد مش عارف قدام كام في القضية ان ده من النص علمنا أن قضية الواحد أمام العشرة منسوخة والناسخ النص ورد الناسخ في النص في نصوص كثيرة جدا كقول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في قضية العزل بين الرجل والمرأة كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نتلى كنا أي لفظة الماضي الموجودة أي وكأن الأمر غير معتد على الآن ده بسميه نسخ في النص. يعني ترد لفظة فيما نطق به في النص يفيد للمجتهد أن هذه الفعلة لم تكد تفعله بعد يعني نرضى بعملهاش كان بتعمل إمبارح لكن نرضى ما بتعملهاش ده مراد قول المصنف واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق. ثم قال وقد يعلم بالإجماع وهو أن تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ لو ورد النص على أمر معين ثم جاء الإجماع على خلافه أو ورد نصان على درجة واحدة من الثبوت والدلالة والعمل عند جماهير او اجماع اهل العلم على عمل من الاثنين على نص من الاثنين ذي ايه ذي الصلاة على الجنازة سبعة وتسعة واربعة الاحديث ورد في البخاري فهي على ثبوت واحد وبدلالة واحدة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء السهل وسهيل فكبر سبعا او تسعا وصلى على جنازه فلان وفلان وفلان وكبر اربعا فالاجماع على ايه الاربعه ولا السبع السبعه ولا على التسعه طب اقدر اقول سنه او سنة فالعلماء اذا ورد نصين بثبوتين واحد وبدلاله واحده فهم بين حالين يا إما ناسخ ومنسوخ يا إما ناسخ ومنسوخ يا إما خصوصية يعني خصوصية يقول لك الأمر ده خاص بفلام فقط إيه الحل القضية الإجماع مات النبي صلى الله عليه وسلم كقول بعض الصحابة والأمر في صلاة الجنازة أربعا ده لم نجد له مخالف حق لنا أن ننقل الإجماع على أن صناف الجماعة الجنازة فيها اربع تكبيرات حد خالف كده ولا حد ان حد خالف يقول لي حد ان حد خالف كده طب السبعة والتسعه قالوا أهل العلم هذه خصوصية لابني البيضاء سهل وسهل فإذا الإجماع ورد على خلاف نص لكن أنت كون ده إجماع لابد انه يستند لإيه عشان ما حد يقول زي ممكن الإجماع، إزاي أقدم الإجماع على نص ثابت؟ إزاي إجماع ينعقد على خلاف نص؟ يا أخي اصبر القضية مش نقضه وبس، الإجماع لا يسمى إجماعا إلا إذا عقد على نص سواء علمته أو لم تعلمه، فلا بد أن يكون الإجماع لابد أن يكون له مستند، فالإجماع بهذا المستند كأن الإجماع قدم لك مستند على مستند. نص على نص، فاا اللي نفخ النص والإجماع اللي بن عليه النص عشان كده أنا أدم نعم سدي منفحس إجماع إلا بيقول في نص تاني لازم نص تاني خلاص عشان كده قلت لو فيه نصين في نصين ثبتهم واحد ودرليتهم واحدة خلاص وجل إجماع على عمل انعقد على واحد دون الثاني يبقى إجماع انعقد على نص من النصين قدم دلالة نص على الآخر خلاص، وحمل الآخر على الخصوية كما قالوا في صلاة الجناز مفهوم الشيخ الأصل كما قال العلامة أو إمامنا إمام الشراثي أن الأمة لا تجتمع على الخطأ الأمة لا تجتمع على الخطأ ويشير كما قال شيخنا لكن ما قالها في ترتيبه لكن قالها ميران ويشير إلى حديث لا تجتمع أمتي على ضلال لا تجتمع أمتي على ضلال الحديث مشهور عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الرسوليين إلا ان اختلفوا في وجود سند هذا النص والكل على تضعيفه الأمان العلمية بتقضي على كده كل أهل العلم على تضعيفه لكن اختلفوا في وجود السند هل له سند أم ليس له سند هو موجود في دواوين كثيرة جدا من دووين أهل العلم دواوين كثير جدا من دووين أهل العلم قضية أنه ليس له سند نقول له أصبر لا لها سند الحديث له سند قضية الحديث ضعيف آه الحديث ضعيف ماتفقين معكم الحديث ضعيف فص. لكن لمتن الحديث شواهد كثيرة جدا جدا جدا نقدها العلامة ابن نطي في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين فجاء بأسانيت أخرى وبموتون أخرى تقوي متن هذا الأصل لا تجتمع أمتي على ضلال متنا لا سندا واضحة نروم نصلي ونكمل ثاني شاء الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونكمل ونحن وقفنا مع حديث لا تجتمع أمتي عرض رضع وأخونا الشيخطاه طريبا عايز ولعلنا الدنيا بين المحدثين والفقاء أنا تكلمت في أوائل المحاضرات في وصول فقه على قضية الحديث بين المحدث وبين الفقيه والآلية اللي بينظر بها المحدث إلى حديثه والفقيه إلى حديثه كل واحد من اجنين ليه آلية معينة في النظر للحديث وذي معلومة في كتب الأصول يعني أكثر من أن تحصل قد يكون السنة صحيح ولا يعمل به عند الفقهاء أقصد بكلمة لا يعمل به عند الفقهاء يعني ليس عليه الحكم ذا المصطلح الأصول مش لا يعمل به عند الفقهاء اي حديث فردود لم يق حديث السبعة في تكبير الجنازة هي الصحيح أسابس الصحيح لكن لا يعمل به عند الفقهاء معناه أنا لا يعمل به عند الفقهاء أنه ليس عليه العمل فالعمل عند الفقهاء في الجنازة أربعة على المص الوارد أربعة خلاص حديثنا تجتمع عمتي على ضلاله أنا كان لدي قصة متحارب سكرتها مرة كان مع شيخنا شير حمود شاكر في تحقيق حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قصة دي حصلت معي شخصيا يعني. والشيخ تاني يدربنا على تحقيق النصوص أعطنا قطعة من كتاب الصلاة لأحمد بن حمد وكانت مخصوطة في بيتي محدث مصر أعلامة أحمد شاكر شميت أخي فأما أعطانا كم من نصيب جزء في هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بعد البحث عن الحديث كتبت بجواره ليس له أصل بهذه النقطة هذه الجملة بهذه الصورة كده الورق عندي إلى الآن ليس له أصل الشيخ رحمة الله عليه علم على الورق دايرة كده وكتب جنبه لم أجد له أصل لم أجد له أصل الفرق بين الجملتين كبير أنا لما قرأت كلام الشيخ فطنت الأمر أنا اللي ما لقيتش الحديث أصل قد يكون عند غير له أصل لكن لما أكتب ليس له أصل يبقى أنا اطلعت على كل الأصول وجزمت بأن هذا النص ليس له أصل مع إن كان الشيخ يتفق معنا أو إحنا نتفق مع الشيخ ما تأدبا يعني أن الحديث لم نجد له أصل كنا زمان نفتي بأن حديث لا تكتمع أمتي على ضلالة لا سند له لكن غالب أبنائنا سمع مننا كلام ده قبل كده من عشرين خمسة وعشرين سنة كان هذا دارج من العلم أن هذا الحديث وأنا يعني أقول هذا الكلام وأعلم أن فيه من إخواني الآن يقولوا بهذا الكلام كنت أدرس مادة اسمها دراسة مخطوطة في در الكتب المصرية فكان يجمع لينا بعض الأوراق للمخطوطات التي ليس لها اسم فنسميها نموذجا دربة للطلبة نقولوا تسمى ازاي المخطوطة وتتعرف على خطها ازاي وتقول خط المخطوطة الفرنية في أي سنة من السنين إلى أن وقع عيني على مخطوطة لكتاب جزيل المواهب في اختلاف المزاهب الإمام العلم جلال الدين الصيوتي جزيل المواهب يطبعت مرة في در الاعتصام وبعض أبنائنا من معدى المخطوطات الآن يقوموا على دراستها بعد وجود لها أكثر من خطيئة أخرى. في هذه المخطوطة وجدنا الآتي إن يشرح حديث لا تجتمع عمتي على الضلرة هذا كان أول فسفور بالنسبة لنا أول إضاءة بالنسبة لنا شخصيا إن الصيوط يشرح هذا الحديث الذي كنا نفتي بأن لا سند له ثم يقوم الصيوط بعزو الحديث إلى جزئية موجودة في كتاب السنة, السنة الكبرى للبيهقي هي مفقودة إلى الآن هي مفقودة إلى الآن لما طبع شيخ المشايخ في عصر عبد الرحمن نحن المعلم اليماني الكتاب قال هذا الكلام قال وجدت الكتاب بهذه الهيئة ناقصا من كذا إلى كذا وكتب هذه المقدمة طبع الهندية مكتوب في هذا الكلام ثم أورد الشيخ المعلم اليماني كتابه في الأسواق بهذه الصور والصيوطي يعزو هذا الحديث لهذه الجزئية كان دي اللمضة الثانية بالنسبة لنا في الصور الثاني بالنسبة لنا تركت المحاضرة وصورت الأوراق وجلست أنا ربنا أكرمني بمكتبة كبيرة بعد الشيء جلست في مكتبتي طوال أكثر من تقريبا حوالي ست أشهر وجدت الحديث في أكثر من واحد وعشرين مصنف ما بين فقه وأصول وحديث ما بين فقه وأصول وحديث وإمام المحدثين على, يعني على مذهب المحدثين إمام التهوني في كتابه أورد هذا الحديث فالحديث مشهور عشان كده نزل بذلك كلامي بأن الحديث مشهور عند أهل العلم جميعا لكن اختلفوا في وجود السند من عدم وجود السند اختلف كلامنا بعدما كنا بنقول المبالح لا سند له وجدنا من رأى سند هذا الحديث مع اتفاق الكل على تضعيفه خلاص حط تحت الكلمة دي وحطها حواليها ملايين الدوائر الكل الآي الضعيف حتى الذين قالوا بسنده قالوا ضعيف السوتي قال ضعيف تهويني قال ضعيف وغير واحد العجلواني قال ضعيف هم الذين راوا السند حكموا عليه بضعفه فقضية موجود ثنده وضعيف شيء وقضية لا سند ليه يعني باطل لشئتان خلاص أنا الكلام ده مش هتقوله بره عند الناس احنا بنقول طلبة العلم عشان طالب العلم يكون منصف في كلام لابت تكون عندك انصاف في الكلام خلاص لما تطلع كي تقول لي ليس له اصل يا اخي انت ما تطلعش على كل الاصول خدت قربت اللي قبلك خذ تجربة اللي أبلك معنى كلمة تجربة اللي أبلك يعني تبدأ من حيث انتهى الآخرين لكن ما تبدأش من الصفر تاني وكأن اللي قبلك ده ملو وزن لا له تجربة شوف تجربة شكلها جزي خلاص بعض الأحاديث قد تجد أن أحاديث صحيحة عند فلان عند أحمد عند محمد لكن لما تجد أهل العلم يقولون أحكام فقية على خلاف هذه النصوص يقول صحة الشيخ فلان أنا هذكروا الاسم شيخنا واستاذنا وإمامنا الشيخ الألباني حديث في كتاب مناسك الحج والعمرة أن من غربت عليه الشمس أو معاشراء منذ الحجة ولم يطف طواف الإفاضة عاد حرما كما كان أي عليه احرام تاني من جديد ويبدأ حجه من جديد في قال وذكر أن الفقهاء في الفتوى على غير ذلك نعم الفقهاء ساعة من الليل أو نهار قضية أن الفقه ليس أو لا يعمل بهذا النص أو رد النص ذا مصطلح عند الأصوليين له معنى قلت معناه أن الحكم عندنا على خلاف هذا النص لكن ليس أن الأمر بالنسبة لنا أن الحديث مردود حاشا وكلا إن فقيه معتبر يرد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم أعمل بها كفر خلاص وإن لم أعمل بها كفر بواحي لكن عليها العمل وليس عليها العمل ينبني على الحكم الشرعي ولا ينبني عن الحكم الشرعي هذه قضية أخرى هذه قضية ثانية فقد تجد الحديث صحيح صحاها وأئما كبار كالشيخ الباني وغيره لكن الفقهاء يقولون أن الحكم الذي ينبني لا ينبني على هذا النص ينبني على نص آخر سيما وأن التصحيح والتضعيف مذاهبه إلى الآن مختلفة فقالت النهاردة مختلفة لكن الدلالات التي ينبني عليها حكام شرعية هذه متفق عليه تفتح كتاب وكتب أصول الفقرة تلاقي باب الدلالات معروف دلالة كذا دلالة كذا دلالة كذا وهو مشايخ عشان كده عندنا قواعد معينة كعلماء أصول وهذا باب أنا دايما أسميه باب الحق الذي يراد به عند الجمع باطل عند الجمع كثير من الناس يرد به باطل وأرى هذا في ثنائي الرسائل العلمية بالذات ما يسمى بقواعد نقد المد عند الأصوليين قواعد لقبول الحديث تنقسم إلى قسمين قواعد للسند وقواعد للمتون هكذا حتى يدرس باب السنة والأخبار في أصول الفقه السند بينقل فيه كلام المحدثين تماما زي ما قالوا علماء الحديث نظام الله خير بننقل الكلام تماما فيه نقض المتنباه ده الباب اللي هو باب حق ورد باطل بذيكي لكي نردب أنا آدم فلس لا وزن له يلقي له كلمتين في باب من يطلع بها ويردلك بها حديث أبو خال ويردلك بها حديث مسلم وده كلام كتير جدا حتى هذه النعرة انتقلت لأبنائنا للأسف في الجامعات الشرعية الذين يقومون بعمل رسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه تحمل هذا المعنى من قواعد نقد المتن وانت ترى كتب كتيرة جدا خرجت في الأسواق بهذا الاسم مسمها ضحل مكوناتها ضحلة في ميزان الشرع لا تزن شيء تماما لكن هذه الأمور المفروضة ثناقلها طالب العلم على مذهب أهل العلم مش على مزاج ده مش على مزاج يعني أقصد مش على مزاج لكن على مقاصد أهل الفن اللي أصلوا لهذا الباب فنلي قواعد في نقد المتن كأصولي مثلا فلان أو فلان الشرافي بقواعد في, في نقد المتون بتوضع هذه القواعد ويضع المتن في هذه القواعد قبل هذا المتن طبقنا عليها هذه القواعد فقلنا حكم الله في المسألة تذي. ما طبقش ما رأيت أحد من أهل العلم رد الحديث لا يقول لك ليس عليك العمل دي النقطة اللي عدا وصل لأن في حاجة تانية أدل عنده حاجة تانية أصرح عنده ونحن نرى كما قلت في أنه صح أنه ضعف في بعض المحاضرات ذكرنا ترتيب كتب السنة فترتيب كتب السنة المجمع عليها الصحيحين مرتبة واحدة وفي خلاف على ستة أقوال عند الأصوليين البخاري الأول والمسلم الأول طبعا أنت أكيد عارف صحيح البخاري وخلاص على كده ماذا كده بمشور عند الناس لكن في ستة أقوال عند أهل العلم على تقديم البخاري ولا مسلم لك عمول الصحيحين ثم السنن الأربعة ثم ثلاث كتب على الخلاف مطى مالك ولا سنن أو مسند الدارقطني أو سنن الدماجة ثم الثامن منطقة من الجارود يعني متفق على الاول ومتفق على الاخير الصحيحين ومنتخب ابن جارود طب في النص حول السنن ايه السنن الترمذي ابو داود النسائي وقفوا على التضمين السادس نساله آلت ماجه نسألة الموطا المتقدمين قالوا الموطا والمتاخرين وهم الجمع قالوا ابن ماجه اللي اخرج ابن الموطا ودخل ابن ماجه حطه الكتاب رقم سبعة ثم اتفقوا على منطقة بن جرو. في السنن اختلفوا على ثلاث أقوال: من الأول، من الثاني، ومن الثالث. هل الأول أبو داود، وقال به جمع غفير من أهل العلم، ولا الترمذي، وقال به جمع غفير من أهل العلم، وقل قالت النساء. يعني قرأ أبو داود الترمذي والنسيء، الترمذي أبو داود النسيء، النسيء أبو داود الترمذي وهذا قِلَة رأي الأخير ده قال قلّا من أقواله العلم. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان نظرة الأصولي للحديث تبدأ من ثبوته. لأنه بيحترم النص، مش بعيد النص. زي ما نعرف من السماحة دلوقتي. لا، بيحترم النص. ناقش صاحب العارضة عارضة الأحوازي في شرح جامع الترمذي أقوال العلماء في تقديم الترمذي على أبي داود اللي يقدم. فجاب ثلاث أقوال لأهل العلم في القضية لما حصل ثلاث أقوال أنا أفرد أنا لك القضية عشان تشوف أن الأصول ما بيرميش الحديث لكن لما أقول لك ليس عليه العمل يعني القضية أن العمل بيمبني على حكم عندي أنا على الأقل أصرح وأصحى ثبوتا ودلال فقد يكون صحيح عند محمد أحمد لا يأخذ به والعكس صحيح عند أحمد محمد لا يأخذ به فهو مشايخ؟ ده ما يبقاش مدعى ان نلقي بالكلام انا ذكرت شيخنا الشيخ الالباني واعلم الله عز وجل قدر محبتنا لهذا الشيخ بالندين لله عز وجل بحبتنا لهذا الشيخ العلم الذي له سبق نشر السنة في هذا القرن. لكن النهارده أصبح ده مدعى ان الشيخ الالباني وكلام الشيخ الالباني يلقى في, يلقى في القمامات عند بعض صغار صغار صغار طلبه العلم لما يتقول على الأكابر لا اصبر استنى فالقديمة مش كده مفهومة مشاير فممكن الحديث يكون ضعيف لكن يعمل به ضعيف عند مين عند فلان لكن صحيح عند فلان طب ده صحيح عند مين عند فلان خد بي. وحط عندك قاعدة كده ان الإمام الأصول الفقيه مش حيروح لحديث ضعيف ويعمل به فقرا هذا النص إلا إذا كان على ضعفه عندك أقوى عنده من أحاديث كثب مش هشوف شوف حديث صحيح ويرمي إذا ما أنت متخيل فلان مخدش بالحديث فلان من أدراك أنه في بالحديث فلان من أدراك أنا في بعض البسائق كنا كتاب رسالة ابن أبي زيد القيران اللي كلمة قالها طالب من طلاب العلم إن دي كتب تشبه الأوابر العسكرية يسن علينا ويوجب علينا وكذا وكذا عسكري؟ اخطرنا كتاب الرسالة لأن الكتاب الرسالة فيها أربع تلاف مسألة فقهية وذكرت هذا السبب على أربع تلاف نص نبوي. النهاردة اللي بيتكلم اللي بيتقولتولي تعال اعمل لي كتاب الطهارة فقط باب الوضوء بلاش الطهارة كلها وإجمع للأحاديث التي وردت فيها وابني عليها حكم فقهي مش تضر حبي الكلام فيه مش فيها ورده فبلاش نلقي التهم على رموزنا مشا ما شايف قد يكون حديث صحيح عند أئمتنا لكن ضعيف عند أئمة أخر فأخذوا أخذوا به هؤلاء وتركوا هؤلاء خلاص؟ طيب. خلينا مع إمامنا الشيخ الشرازي في قوله ما يعرف به الناسخ من المنسوخ قد يعلم بالإجماع هو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الآمة لا تجتمع على الخطأ ثم قال وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض إذا تعارض أكثر من نص مع بعضهم البعض نصين تعارض مع بعضهم البعض وعلمنا أن هذا متقدم في النزول وهذا متأخر في النزول هذا بالنسبة للقرآن أو هذا متقدم في الورود وهذا متأخر في الورود بالنسبة للسنة في السنة نسميها أسباب ورود السنة في القرآن نسميها أسباب نزول القرآن لأن هذا نزل من عند الله عز وجل إلى الأرض والسنة تناقلت مع الأقران فدورود يعني جي من قرين نزل من أعلى إلى أسفل فإذا علمنا تاريخ قدوم أي من النصين قدم نص وأخر نص يبقى المرتبة التانية في الناسخ والمنسوخ المرتبة الأولى بالنص يأتي لفظ في النص يعرفنا بأن المسألة هذا فيها ناسخ ومنسوخ. أو بعلم التاريخ كما قال بعض الأصولين قد حريثا بالتاريخ يعلم الناسخ من المنسوخ واشترط بعض العلماء أن يكون في النصين تعارض يا رحمك الله ليه تعارض لأن لو في ظاهر النصين ما فيش تعارض إيه اللي خليني أحمل نص على نص أن الناسخ منسوخ فقبول النصين نص ده والنص ده ما عدم وجود التعارض حيجعل لك كل نص من النصين لا حكم عندك لكن إذا تعارض النص مع النص الآخر حالتها حاجة أقول نفك التعارض نفك التعارض زي بآلية معينة حيتكلم عليها الإمام في باب منفصل طب إذا تعذر فك التعارض بين الاثنين يحمل على الناسخ أدور على التاريخ بقى. أدور على الألفاظ أدور على الآليات أو القواعد اللي تكلم فيها الإمام وقال بيها نعرف الناسخ من المنسوخ وذلك مثل ما روي أنه قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن الجلد منسوخ في تعرض في ظهر الاثنين النص الأولاني بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامح حيث مسلم بين فيه أن الثيب بالثيب جلد مئة والرجم يعني بعد الجلد عمله أرجم الثاني وهالمقصود المقصود حديث ابو هريره في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ولم يجلده ما فيهوش جلد يبقى قضيه الجلد وردت وقضيه الجلد لم تورد نص جه فيه الجلد صريح ونص جه فيه عدم الجلد صريح طيب هجمع بين الاثنين ازاي صريح اللفظ هنا وصريح اللفظ هنا يخرج المجتهد من دائره فك التعارض والترجيح أنا عندي آليات للتعارض والترجيح طبقنا مراحل ما نفعتش طبقنا مرحله ما نفعتش ما نفعتش لما تعدم قضايا الجمع اروح اشوف موضوع الناسخ والمنسوخ هنا قالوا ان الجلد منسوخ بالنص منسوخ بالنص يعني النص الثاني نسخ الاولاني خلاص عشان اعرف الناسخ والمنسوخ بطبق الاهليات الموجوده اللي اتكلم عليها الامام كان التاريخ او اللفظ أو او كذا او كذا ما فيما ما شايف يبقى لابد من وجود تعارض بين النصين خلاص يتعذر الجمع بينهما مع وجود التعارض ابحثوا في التاريخ المتقدم والمتاخر ثم قال فسط ويعلم المتاخر في الأخبار بالنطقة كقوله صلى الله عليه وسلم هو تكلم في العلم بالناسخ بالنص والعلم بالناسخ عن طريق التاريخ طب التاريخ يقول لي ده متقدم وده متاخر. من يقول لي إن هذا النص متقدم وهذا النص متأخر حكتين اتنين يا إما صاحب النص أنه أدر بتاريخه متى نزل أو متى ورد مش كده أو من واكب النص يعني إيه واكب النص اللي بيسميه احنا في علم وصول الفقه معايشة في التنزيل والورود معايشة التنزيل والورود مين العايشة التنزيل والورود وده كانت في الصحابة لم تعهد لأي من جاء بعده أي أحد من الناس لأي من جاء بعده كانت سمة عنده معايش التنزيل عايش التنزيل نسل الصورة لأبي يدي يقول ابن مسعود فيما أثر عنه في حيث السنن والله إني لأعلم كتاب الله عز وجل من آية لآية متى نزلت صيفا أم شتاء نهارا أم ليلا خريفا ربيعا كذا أم كذا كذا شوف الدقة ويقسم على ذلك هل أقيس بقى ابن مسعود بتابعي مش بكلب يعيش معانا دلوقتي بقول بتابعي واحد من تلمزيت وقول لك فلان أحسن من أبو هريرة إيه الدليل فلو فلان أحسن من أبو هريرة إيه الدليل على كده يعني فالقضية النهاردة أن دول وسموا بسمات معينة من دنا أن نعتقد هذه السمات فلينبئني به النص الذي نزل بالأشياء قاضيها يا إما من عايش ورود النص أو نزول النص حينبئني بهذه الصورة خلاص فجيه الإمام تكلم في الجلسية الثانية طمان يقول لي إن ده متأخر ده متقدم خلاص اتكلمت بقى إنه قلت إما بالنص إما بعلم التاريخ طمين حول التاريخ هو تكلم في المتقدم والمتاخر فجيه قال لك التي يبحث فيها من خلال معرفة من تقدم ومن تأخر أو ما تقدم وما تأخر ويعلم المتاخر في الأخبار بالنطق أي بالنص قل صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ديارة القبور فزوروها حيث النمائجة كنت, كنت كما قلنا في بداية الكلام كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل حيث كنا, كنا كنت أو ما يدور في معنى هذه دل على أن الفعل كان موجود ولكن الآن منع كان ولم يزل وكان ها. ومنع فرق الاتنين. كان ولم يزل يعني الاستمرارية موجوده لكن كان ومنع يبا نوسخ يبا القرية كان فيها كذا والنهاردة بنعملش كذا خلاص ويعلم بإخبار الصحابة ده المعايش بقى اللي شاف وعايش متى جاء ومتى ورد متى نزل متى قيل أن هذا نزل بعد هذا وهكذا يصرحون كما في كتاب العجاب في معرفة أسباب نزول الكتاب لها حجر رحمة الله تعالى عليه كان يورد أن النص فلان قال في فلان نزل هذا بعد هذا يبقى النصين ولقال فلان نزل هذا بعد هذا مين يقول من عايش التنزيل اللي كان موجود ساعة نزول يا شيخ؟ طيب أن هذا نزل بعد هذا وورد هذا بعد هذا كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار ولم يتوضأ ورد عند السنة كذا وورد أيضا في هذا النص الذي أخرجه أصبح أصحاب السنة إلا في ماجه أخرجه أبو ذاود إلا بما جاء أخرج أن آخر الأمرين آخر الأمرين يعني في كان أمر قبله خلاص اللي حيحكيه ده أمر من الاثنين وخلافه هو الأمر الثاني المراد بالنص آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني كان النبي يأمر بالوضوء مما مست النار مش كده ولا حد يفهم حاجة غالتاني ثم تركه آخر الأمر دي جمل أخذها أهل العلم من هذا المعنى من هذا النص ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كثيرا في كتب المالكية نقلا عن عمل أهل المدينة مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر مستقر عندنا هكذا خلاص إذا ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن في أمر ثاني كان خلاف ده وفي القضية فيها ناسخ ومنسوخ إذا الألفاظ حتى ألفاظ الأئمة فيها نوع من الاحترام لما تكلم شيخ سامي من في كتابه أنا سميه كتاب الذهبي الذي نصر فيه مذهب المالكية أكثر من المالكية سما صحة مذهب أهل المدينة هذا سمى شيخ سامي من تيمي. قال يكفي أن ما ذكر عند أهل المدينة وهذا كلام شيخ سامي من في الكتاب أن آخر ما أدركوه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكفينا ذا ان الأمر متوارث عليه ان ده أكثر شيء وذلك كان في اختياراته يقدم من بقي في المدينة من الصحابة يقدم أقوالهم على من خرج نحن نعلم ان في من الصحابة من خرج في الفتحات من ذهب إلى المكة من ذهب إلى العراق وبلاد مسعود وغيره كان شخص ميتمية يقدم آراء الصحابة الذين جلسوا في المدينة واثروا البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن عم ذهب خارج المدينه او خرج خارج المدينة ليه لان ما العلم متوارث معهم هذا ما ادركناه كما مالك في عهد مالك وبينه ابي وبين النبي اكثر من طبقه نقول ادركنا اهل المدينة على ذلك لما حج محمد بن حسن في قضية الصاع قال تتكلموا في قضية وهي موجودة ائتوني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت أن ما قدره مالك كان متوارثا عليه فرجع محمد بن حسن إلى مذهب الأحناف فتغير مذهب الأحناف قبل هذه الجلسة في حد الصاع من قدر معين إلى بعد الجلسة إلى قدر آخر لأنه شافوا بعينه ده النبي صلى الله عليه وسلم إنه موجود تعال نشوفه أديه مفهوم مفونا مشاهد فالقضية اختلفت خلاص فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة خلاص أحنا تكلمنا شوفوا نزل معايا درجة درجة خلاص نزل معايا الإمام درجة درجة لاتلما وصلنا إن مين يقول لي التاريخ ده متقدم على ده خلاص فمن ضمن اللي هيقولولي معايشين التنزيل اللواكب ده قبل ده وده بعد ده طيب تعالى بقى في دول في المجموعة ده عندي واحد متقدم إسلامه واحد متأخر إسلامه واحد قال بأحاديث كثيرا ومات وواحد قال بأحاديث كثيرة وما زال حي ماذا يحدث هل الأمر بيختلف ولا الأمر مساوي تعال نشوف أي قال الإمام في هذه القضية فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس المسعود أكبر وابن عباس أكبر من أول الإسلام من أكبر صحبة إذن ابن مسعود والابن عباس ابن عباس جل احاديثه مش كلها كانت مروية عن الصحابة هي اللي تسمى عند علم مراسيل الصحابة هي قبيحة لأن طبق الصحابة كلهم معدود فما تجد عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال في جلها في معظمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعكس عند المسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقول سمعت أعلى دري من خال، ولا اثنين زواج، أخواننا الحديث، ها؟ فذي مختلفة. طب النهاردة اثنين صحاب، بس ده أكبر صحبة من ده، ده صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ده. إزاي؟ حطب موضوع التأخير باء. لو جيبني عباس وقال بقول، وجه ابن مسعود وقال بقول. قول من يقدم على من تعشر أهل العلم رغم من ذلك كلام عقلي معتبر لكن مع وجود الأفضلية المساوية لكل من هو صحابي يكفي أنه صحابي بمقارنة بمن هو خارج صحابه لكن لما أجل في دائرة الصحابة مع بعض حقاري حقول ده بدري ده مهاجر ده من الأنصار ده متقدم ده متاخر، ده من الأربعة لا ده من العشرة ده من كذا ده, ده أنا بقارن فين في دائره الصحابة لما اطلع بره دائره الصحابه يكفي انه صحابه فالدور اللي على راسه اروح اقول لك صحابه فايد خديه منتهي مفصوله ده ديب مفهوم مشايخ طيب اذا فاما اذا كان راوي احد الخبرين اقدم صحبه والاخر احدث صحبه كابن مسعود وابن عباس لم يجز نسخ خبر الاقدم بخبر الاحدث ما ادلش اقول النهارده خبر ابن مسعود ينسخ خبر ابن عباس لأن ابن مسعود أكبر صحبة من ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ده غير جائز عند أئمة أرسول طب علا غير جائز ليه قال لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وده شرط الصحابي شرط الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك رصد ومات على ذلك أما من كفر في حياته ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر صحابي على الراجح من أقوال أهل العلم ما شام الشيخ؟ دي مسألة بخلاف هل يحدث بما تحمله وقت أن كان أم لا؟ يعني كان كافر وسمح حديث وأسلم هل يحدث بما حمله بما تحمله وقت كفره؟ آه ده الإجماع على أنه يحدث كالصغير الذي تحمل رواية لما كبر؟ تحدث برواياته هذا جائز عندها العلم لكن لفظ الصحبة لا تطلق إلا على هذه الشروط الاثنين على هذا الشرط مات النبي صلى الله عليه وسلم صحاب خلاص ثم قال فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ثم يبقى الاثنين في فترة واحدة ممكن ده يكون سمع الصغير سمع ما لم يسمعه الكبير وأبرز نساء بثال في هذه القضية في قديث بن مسعود وابن عباس حديث ميمونة إيه هو حديث ميمونة وحديث ثاني ورده حديث ميمونة المشهور عند المحدثين حديث صلاة ابن عباس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ثم أخذ بيده من يساره إلى يمينه من الذي رواه حديث ابن عباس من سمع به ما عندنا رواية لدينا مسعود بهذا الحديث هل النهاردة لم يجد لمسعود يقول لي أنا أقف بجوار الإمام عن يساره يصح كلامه أنا عنده نص ما عنديش بفضلة بين أصغر والأكبر لأن مين اللي بيقول النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدث بيها صغير حدث بيها كبير ها حديث الاستئذان في مسلم لما تكلم عمر مع أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان من الذي نصر أبو موسى على عمر أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري خدري. هو أصغر الصحابة على الراجح اختلف فيه في أنس مش كده فالخدينة مش بالسن الخدينة الاثنين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة فممكن الصغير يكون سمع ما لم يسمعه الكبير أو سمع الصغير بعد سماع الكبير وممكن العكس فالنسخ لا يعتبر باحتمال فلا ينزل الاحتمال على النصوص عشان كده قلنا في رواية من هم في الأقران من الصحابة دون النظر إلى الأكبر أو الأصغر طامن الاثنين صحابة ففي احتمال موجود احتمال يكون روى فلان ما لم يسمعه الآخر أو روى فلان بعد أن سمع الآخر أو العكس فالاحتمال موجود فمش هأوقع النسخ بقضية الاحتمال فقال الإمام لأنه ما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته، ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فيجوز النسخ مع فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. الاحتمال موجود، فلا يجوز النسخ مع الاحتمال لأن النسخ فصل يا إما حيرفعلي مع وجود الأصل. أو حيرفع وينفع الأصل إذن حيفصل لي في القضايا حيفصل لي في القضايا الفصل في القضايا لا تكون باحتمال بل عند نص من القواعد المستمرة ما دخل فيه الاحتمال بطل به الاستثلال يسقط بالاستثلال تماما أستاذين للزائل والدليل لا يكون دليلا إلا إذا ظهرت دلالته فالأمر احتمالية موجودة أنت ظهرت دليل على أظهرت دلالة على أخرى في مفهوم ثم قال وأما إذا كان روي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته مثل ما روى أو روى طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكي وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء حديث ان هو إلا بضعة منك وروا أبو هريرة إيجاب الوضوء وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بحديثه لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فنسخه ويحتمل ألا لا ينسخ لجوازي أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم وأرسله عمن قدم إسلامه طيب إن كان واحد من الصحابة طبق الوحدة روى حديثا وحديث آخر روية من صحابي آخر بعد موت الصحابي الأول صاحب الرواية الأولى اختلف أهل العلم في هذه القضية يوجد فيها ناسخ ومنسوخ على رأيه رأي جماهير أهل العلم قالوا فيها بالنسخ وقلة من أهل العلم قال لا لعله يكون سمع هذه الرواية أثناء حياة الأول وهي دين اللي لنا قلتها لو كان كافر وسمع رواية هل له أن يؤديها حين أن كان متحملها وقت أن كان كافرا آه الجواز يجوز الكافر بعدما يسلم يقوله بالرواية طب فلنفطل إن أبو هريرة في وقت كفره سمع حديث طلق وسمع الحديث الذي قال فيه الحديث الذي قال فيه بالوضوء من مستذكر فليتوضا ثم أسلم بعد وفاة طلق فجاء فقال هذا الحديث قالوا هذا احتمال وارد لكن جماهير أهل العلم يقولون أن أبا هريرة ما سمع حديث من ذكره فليتوضا ساعة أن كان كافرا فاداه بعد أن كان مسلما فقالوا هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة لي ذكر المصنف أن أبو هريرة أسلم يوم حنين أو عام حنين وهذه اشكاليه إشكالية لأن في بعض الروايات أبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وخيبر قبل حنين فربما كان متقدم الإسلام عن حنين وهذه إشكالية أوردها الإمام بقوله عام حنين قل أخفأ فيها الإمام الشرازي ولكن الصحيح عام خيبر وهنتج في بعض النسخ صح هذه النسخة قالوا عام خيبر هذا خطأ هي في المخطوطه موجوده حنين انت تثبتها حنين وتقول لي هذا خطأ من الإمام لأن الأصوب أنه قبل عام خيبر لأنه لقي النبي يوم خيبر وكان مسلما فالأرجح أنه ما كان متأخر الإسلام ينسخ خبر ما كان متقدم الإسلام بشرط أن المتقدم يكون ميتا يكون ميتا اي سمع الناسخ بعد فوات المنسوخ وفوات المنسوخ بموته لازم يكون صرح اي زي صرح بالسمع النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون صرح لي لازم يكون صرح بذلك ما, يقولي ما يحدث ما عن واحد يبقى لو حدث لواحد لو دخلنا في المرتبه الاولى الاحتمالين الموجوده لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تختلف عن سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا سمعته فيها الصرح فيها التصريح لكن لو قال في مرسل في النص مطوع هنا شو موجود خلاص فذي حتساوي المرتبة الأولى خبرين زرع لكن هذا سمع صرح والأول لم يصرح ومات أفتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن هو إلا بضعة منك في بعض النسخ الوحيد البصرة والصفوان خلاص، فالقضية لابد في من التفريح يصريح لي لأن أنا أتكلم عن الناسخ منسوخ في النصوص حتى لو نزلنا إلى أقوال الصحابة بيقول أنه مفهوم هذا ليس بقضح في الصحاب مفهوم مشايخ ثم قال المصنف فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه لأنه مش هو صاحب النسخ. نمي يجي صحابي نارد أقول لي هذه الآية منسوخة الدليل احنا قلنا الأصل في الناس خنصوص الأصل في النصوص وحي فترة الصحابة عند الأصوليين أن قطع الوحي لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الصحابة ما قلش عليه فترة الصحابة وعلى عهد النبوة في تاريخ التشريع بندرس كده وقوله الطلاب كده العهود التي مرت بها الشريعة خمسة أول عهد عهد النبوة ينتهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عهد عهد الصحابة ينتهي بوفاة أحدهم عن الخلاف أبو سعيد الخضري ولا أنا سبني مال يبا دي عندي حاجات سوابة لكي الطلبة بتعرفها خلاص فلما قل لي عهد الصحابة يبقى النبي يمات يبا لحنا ينقطع يبقى لازم يجيب لي الدليل يبا لازم يجيب لي الدليل وينظر في الدليل كلام صحيح ولا غير صحيح أنت حتصوى كلام الصحابة لا القضية مش تصوى كلام الصحابة القضية لعل صحابي آخر قال بقولة أخرى كما في قضية طلق وبيه رأيه. مش كده ولا مش دوارد وارد. والعقل يقضي أن المتأخر يحوز علم المتقدم وهذا ما نقل عليه الإجماع ابن في كتابه فضل علم السلف على الخلف كل من كان متاخر من أهل العلم حاز علم المتقدمين توفر لكتب وتوفر للمصنفات وتوفر وتوفر له ما لم يتوفر للاقدمين فروما صحابي سمع بروايات، ثم ترك كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جابر وأبو الدرداء حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما تفرق أبو الدرداء فذهب إلى الشام فلما طولب شاهد سمع مع جابر ارتحل جابر لأن يأتي بشاهد آخر يقول سمع معي هذا النص هذا وارد خلاص فمش هيكزم به لصحابي واحد ومن الناس من قال ينسخ أي يقبل نسخ قول الصحابي ويقلد فيه ومنهم من قال وإن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه هذه على آراء عند أهل العلم وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه والدليل على أنه لا يقبل أي الرأي الأول وهو الانصحاه والإمام هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر وبالله التوفير يعني قد يكون في احتمال هذا الذي رجحه الإمام أن الصحابي رجح أن هذه الآية منسوخة للرفزة الموجودة فيها وهذا وارد لكن هذه الآية لما تكتمل باقي الدلالات من النصوص النبوية التي يمنوا النبوية خاصة هقدر أفصل في القضية ويقول هذا كان احتمال عند الراوي فكيف أقدم احتمال عند الراوي وإن كان صحابيا على نص مجزوم به وهو قطعي كالقرآن مثلا أو السنة خلاص فإذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذه الحديث منسوخ لابد أن يأتي بدليل وينظر في هذا الدليل هل صحيح أم لا له صله بالكلام أم لا يؤكد أو يرفض لا. ابن الله كريم وبيسال سؤال يعني كنا متكلمين في الاول يقول اليس صحابي هذا عايش التنزيل واحنا جعلناها كمل بكلامه كلامه جعلناها سمه من ثمة الصحابه عايشه التنزيل ده امر طبيعي ليه هل يعقل ان الصحابي الواحد عايش كل التنزيل ها أن التنزيل بالنسبه لي ايه كما كاحكام شرعيه ايه التنزيل بالنسبه لي قران وسنه قرآن وسنة. شو محدش يقولي طب ما أنت لسه أي حديث المسعود كل آية شيء صيف أم شتاء أم كذا أم كذا؟ فبالسنة بالإجماع أن الأحاديث التي عند عبد الله المسعود أقل من الأحاديث الواردة عند أصغر صحابي كأبي سعيد الخدري لأنه ترك باقي جمع من الصحابة وذهب إلى العراق. فذهب إلى العراق وبدأ مدرسة الرأي عشان قلة الحديث. يبقى معايشه التنزيل تختلف من صحابي لآخر. عشان كده بنقوله في الإجماع عند الصحابة بياخد عندنا لفظتين في الأصول يا إما هذا إجماع صريح يصرح به أو قال بقول ولم يخالفه فيها أحد خلاص الأمر مستقر على كده يبقى لازم أنا أجمع الأقوال من الصحابة لكن أنا بتكلم على رواية واحدة صحابي واحد قال بقوله قال إن هذه الآية منسوخة هل أجمع عليه؟ ها؟ ما عنديش في المثال. مراد كلام الإمام ان فرض صحابي بالقول أو بالحكم على النص انه منسوخ يقبل ولا يقبل خلاص بخلاف لما يجي يقولوا يا على نسخ الايه الفلانيه يبقى القضيه خلاص بقى يبقى اكيد في نص ثاني ها وان لم اعلمه انا في القضيه ان الاجماع لابد ان يكون على نص على مستان هل يمكن أن يقال أن قول الصحابة هذه الآية منسوخة أن نسخ هنا إلى غير بدل ولم يخالف أحد من الصحابة واشتهر قوله قضية النسخ أن لها معنيين إلى غير بدل فلسأ أخونا بيسأل هذه القضية يعني ينسخ إلى غير بدل أن عند النسخ بمعنى الرفع مع بقاء الأصل أو الرفع مع محو الأصل الأولى يسميها نقل والتانية بسميها إزالة لو حول إلى غير بدل إما في الحكم أو في الرسم هذه الأنواع اللي عندي خلاص الآية اللي كان بيتكلم عليها الحكم، بيتكلم عليها ابن الكريم العدة من حول كامل متاعا إلى الحول من غير إخوات وأربعة أشهر وعشرة طب ده في بدله بس بدل في الحكم مع بقاء الرسم مع بقاء فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولا تقربوا الصلاة ها تغير الحكم مع بقاء إلى غير بدل من المرسوم مفهوم مشايخ فقول الصحابة لا يدخل في هذا النوع قول الصحابة لا يدخل في هذا النوع خلاص بعد أن تم الإمام هذه الجزئيه بدأ في آخر نقطة أو آخر مبحث من مباحث الناس يقدم القياس الصحيح على قول الصحابي يا أخي استنى الله عزك دي قضية هنتكلم عليها في الأدلة المختلف فيها لا هو أولا القياس الصحيح يقدم على قول الصحابي ده باعتبار قول الصحابي في الأصول عشان شوف تخشي كلمة وطير قول الصحابي في الأصول دليل بالإجماع مختلف فيه والقياس الصحيح دليل متفق عليه بين الألمان الأربعة خلاف الظاهري، فيقدم ما هو متفق عليه على ما هو مختلف فيه التفصيل لما تدرس يعنيه قياس تدرس يعنيه قول صحيح أصبر بدأ في آخر مبحث من هذه المباحث يتكلم فيه إمامنا وشيخنا الإمام الشرازي في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها هذا آخر مبحث من باحث النسخ أورده الإمام مراده أو تصوره لو أن طيب طردت خلف الأزان ونكمل هذه الجزئية بين الأزان الكاملة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ذكرتم حفظكم الله أن مراحل التشريح خمسة نرجو من فضلكم بيانها و... وجزاكم الله خير. إحنا ذكرنا اثنين. عهد النبوة وعهد الصحابة ثلاث ثمانين عهد المذاهب الفقهية وعهد التقليد والعصر الحديث شمس اصور عصر النبوة عصر الصحابة عصر المذاهب الفقهية عصر التقليد عصر الحديث او العصر الحديث سؤال هل النسخ لا يدخل في الاخبار مطلقا ما معنى اللي كان السؤال ماذا يقصد نعم حكم الشرعين بمعنى إيه؟ لذلك البث عليه لنه لنش فهمه السؤال بأي خبر حسب ضمن من حكم الشرعين بمعنى إيه؟ تمام <تصفيق> انت أول مرة تحضر معايا شيخ لا؟ آه حل تكلمنا في نسخ الأخبار في المحاضرة الماضية وكيفيه نسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ القرآن بالقرآن وتكلمنا في نسخ الأخبار <تصفيق> على مرات معرفتها من متواتر وأحد ممكن نرجع للمحاضر إن شاء الله هتكفي السؤال هذا إذا كان نسخ إذا نسخ الشارع حكم لعلة ثم زالت العلة فلا يرجع الحكم على ما كان فنهيه صلى الله عليه وسلم عن إبقاء شيء من لحوم الأضاحي صح يا سؤال ولا هزم ما قرأتك إذا نسخ الشارع حكم لعلة هذا السؤال يرد في إن كانت العلة علة أصلية بمعنى أن الحكم يدور معها وجودا وعدما أما إن كانت علة أصلية معلة نصية ومفصلها الأصول بسمها علة نصية ورد النص بها. ان إذا ورد النص بعلة وان بنى على هذا النص حكم معين فنسخ الحكم نسخة العلة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واختلف علماء الاصول في اذا كانت العله مستنبطه بنوع ثاني من انواع العله مستنبطه يعني مين يعني قال بها الفقيه فلان والفقيه العلاني والفقيه الثالث وغير الرابع العله خرجت من افواه المجتهدين اجتهادا فهل اذا نسخ ينسخ العله ولا ينسخ العله في قضيه اخرى حندرسها في الكلام في العله هندرسها في الكلام في العله لسه حياتنا باب في القياس اسم العله ومسالك العله آخر نقطة من أبواب النسخ نسخ العبادة أو جزء من العبادة بنسخ جزء منها أو بالزيادة عليه هل تنسخ العبادة إذا نسخت جزئية معينة منها وإذا زيد في العبادة أمر هل ينسخ المتقدم عن هذه الزيادة هذه مما اتسم به مختصر اللماء هذه الجزئية تناقش في المطولات مش في الكتب المختصرة كتب الصغيرة لكن حتى لا يدع الإمام الشرازي شاردة ولا واردة إلا ويأتي طرفا منها من حنكته في علم الأصول أورد هذا المبحث في جزئية النسخ وإلا فالنسخ في غالب كتب المختصرة لا تتعرض إلى هذا المبحث أو هذا الجزئية فقال باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها إذا نسخ شيئا أي الشارع يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة حكم قدم حكمه في الجزئية في أول سطح إذا الشارع نسخ شيء يتعلق بالعبادة هذا لا يعني أن العبادة كلها منسوخة ولكن النسخ وقع على الجزئية التي تمت عليها قضية النسخ فقط ثم قال ومن الناس من قال إن ذلك نسخ للعبادة وهذا رأي عبد الجبار أو القاضي عبد الجبار من المعتزلة واختصت بهذا الرأي قالوا إن كانت جزئية العبادة هذه جزئية أصيلة اختلفت المعتزلة فيها فمنهم من قال إن كانت الجزئية جزئية أصيلة فيها ونسخت ينسخ من بنا في العبادة على هذه الأصل ومنهم من قال إن كانت الجزئية غير أصلية فيها يعني من بنت باقي العبادة عليها إذا وقع في الأصل النسخ لا يقع على الفرع التابع لها ومن الناس من قال إذا كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها وإن كان شيئا منفصلا عنها كالطهارة لم يكن نسخا لها إن عندنا في العبادات أصول تسمى أركان وتوابع تسمى شروط إن ورد النسخ في الشرط فما دخل في أصل الشيء الركن له اصل الشيء والشرط ما كان خارج عن الشيء إذا ورد النسخ في الشرط فإحنا ما نتكلمش النهارده في الصلاه نتكلم في الطهارة استقبال القبله في كذا في كذا في الشروط التي تتم بها الصلاه لكن تكلمنا في نسخ الركوع في نسخ السجود نسخ قراءة الفاتحة يبقى نتكلم في ركن من اركان الصلاه إذا كان النسخ تم على الشرط فالاصل باقي كما هو إذا كان النسخ تم على رقن في الأصل فينقضي بالقضائه الكل تماما ثم قال وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به كان نسخا لها سواء كان جزءا منها أو منفصل عنها وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدم كلقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبه لم يكن ذلك نسخا لها وكل يدور في فلك كلام المعتزله واهل الكلام هل ما نسخ جزء أصيل انبنت بنت عليه باقي الفعلة فكانت فرعا له أما نسخ فرعا خارج عن ماهيه هذه العبادة هذا كان أصل الخلاف بين عبد الجبار وبين المعتزلة ودخل بعض المتكلمين في هذه الجزء إن كان مراد كلام المتكلمين إن كان الجزء المنسوخ من أصل الشيء من أصل العبادة ونسخ نسخت العبادة معه إن كان الجزء المنسوخ لا يترتب عليه باقي الفرع فيبقى الفرع كما هو لو نسخ الأصل الذي تمت عليه قضيه النسخ والدليل أن ذلك ليس بنسخ يرجع إلى عهد الأول نسخ جزء من العبادة ليس نسخا ليس نسخ للعباده أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم يزل فلم يجد أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما لما تأتي بالأمر في الصلاة والأمر بالطهار الصلاة لا تقبل إلا بالطهار فمن فرق بين الصلاة والطهارة من أهل الأصول والفقه قال في الطهارة شرط في الصلاة ولا شرط كمال لا تقبل الصلاة إلا به كنص حديث. لا تقبل الصلاة إلا بكذا إلا بكذا مش كده إن الله لا يقبل صلاة حائد إلا بخمار ما تجيش تصلي بدون درع وخمار نارضة وتقول الصلاة صحيحة زي أخواتنا اللي بتسأل هل ينفع صلي ببنطلون صلي ببنطلون منه ما ينفعش طب ليه ما ينفعش لأن الله جعل هيئة مخصوصة للصلاة بدون هذه الهيئة وإن كانت خارجة عن هي الصلاة مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وانتهي بالتسليم لا البنطلون ولا الخمار ولا الدرع داخل في الصلاه خلاص لكن هو شرط بس هل معنى كونه شرط انه اذا نسخ ها ينسخ عمل الصلاه بكاملها ومين الكلام المتكلمين نقول الامر بالجزئيه باقي كما هو خلي بالك كلام اهل السنه مع كلام المتكلمين في اصل بقاء الشيء لكن قبول هذا قبول قد يتم يعني نقول الصلاه صحيحه الصلاة فاسدة نقول الصلاة مقبولة هل سبا يتحدث هل السنة كده ما يقدرش يتكلم في دي هو عايز يقول لك هل يعتد بهذه الصلاة بكونها موجود او موجود كون هذه الصلاة موجود خلاص فكأن الإنسان لو أمر بصوم وصلاة ثم وقع النسخ على أحدهم على الصوم بمفرده او على الصلاة بمفردها الاخر الامر الذي ورد في الاثنين لم ينسخ واحد مش باقي على أصله في الثاني ها الكلام ده هالواقع شرعا شيخ ولا كلام كله ده عقلي ها واحد يقول لنهارضة يعني أقف ببنطلون وشرطة وبتاع وصال لي تنفع ها الكلام ده عقلي هذا الكلام عقلي من الأدلة العقلية أما تصوره بالشع فلها طريقه أخرى هذه المسألة ما تكلم فيها إلا مطولات كما قلت والمطولات في أصول الفقه على مذهب الجمهور على مذهب المعتزل والأشاعر فناقشوا الكلام عقليا مفهوم مشايف فسط فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا ليست الزيادة في شيء من العبادة ينسخ كان متقدما قبل الزيادة لأن البعض من المتكلمين قال ما زاد في العبادة أقر طب ما كان قبل الزيادة قال منسوخ ليه منسوف؟ لو كان الأمر به باق لفضل على أصله أو جاء من الأصل بزيادة فلماذا نزل ناقصا ثم زاد يقول هذا نزل للتشريع نقول لا قد يكون زيادة في الأصل وركن فيه اقتضاه الحال هكذا كالأمر في الصلاة الإبراهيمية والصلاة النبوية الصلاة عثمة الموجودة هذا بقي مصلي من مات قبل الإسراء والمعراج وعتبر مصلي ليس مصلي ومن مات بعد الإسراء المراجعة وكان مصليا اعتبر مصلي وليس مصلي فالقضية عقليا قد تناقش بطريقة شرعيا قد لا تجد لها أثر مفهوم وشايف وقال أهل العراق أي الأحناف إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه زادت شيء في الصلاة فغيرت الأمر من صلاة معهودة بتكبير لتسليم إلى صلاة أخرى نسميها صلاة خلاص أو العكس إذا خرجت من إطار عهدة إلى إطار عهدة أخرى فأخذ الحكم جديد لو نزل النسخ على أحدهما يبقى الثاني على هيئته بأصل حكمه كما هو مفهوم فيه لو بدأت معنا الصلاة مثلا عقليا بصلاة الجنازة ما فيها ركوع على سيود ثم زادت بالركوع والسيود فغيرت من هيئة الصلاة من صلاة الجنازة إلى صلاة فروض الخمسة المعروفة المعلومة فما ورد النسخة على كلمة الصلاة وكان يعنى بها صلاة الجنازة وقال له زادت هذا الأمر هل الزيادة تنزل على نسخ صلاة الجنازة ولا بقيت هذه بعهدتها بإطارها وبقيت هذه بعهدتها بإطارها إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه غيرنا الحكم من حال لحال كإجاب النية في الوضوء والتغيب في الحدي كان نسخا وإن كان ذلك في النص في نص القرآن لم يوجد بخبر الواحد والقياس وقال بعض المتكلمين ان كانت الزياده شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا كقصة ويشير إلى قصة عائشة أو حديث عائشة التي قالت أول ما فرضت فيه الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر نقول الصلاة في الحضر دلوقتي هل الأربع ركعات للزهر نسخ الركعتين ولا ما نسخهمش ليه ها لإن جاءت الزيادة بحكم جديد جاءت الزيادة بحكم جديد طب واحد يقول لي طب هم نتكلم في صلاة الجنازة والصلاة العادية تغير الحكم وتغير الإطار بتاع الصلاة نفسه صلاة فروض ودي صلاة الجنازة لكن هم نتكلم في صلاة الفروض كانت ركعتين وبيت أربعة فصلاة الفروط زمين الهيئة تغيرت بس الحكم زي ما وسابت فرض عليك تصلي قبل ركعتين ركعتين وتصلي بعد النزول اربعة اربعة يبال اربعة نسخ الاثنين ولا يبال دي الحالة إذا اذا جاء الحكم في الزيادة بحكم جديد اذا جاء الحكم هنتكلم في اطار واحد سلاة الفرض اذا جاء الحكم بالزيادة حكم جديد بخلاف ما كان عليه قبل الزيادة فاستقر الحاية على الحكم الجديد كان بيوجب عليك الصلاة الظهر مثلا والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين زيدت في الركعتين الثانيين هل هيقبل من واحد يؤدي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء اثنين يبقى بيتكلم فيه الصلاة الجديدة والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة وهذا لم يرفع شيئا ولم يزد فلم يكن ذلك نسخا لما تكلف الجنازة وصلاة الفروض لم تنسك صلاة الجنازة لان بقية صلاة الجنازة كأوهديك كما هي لكن لما اتكلم في حديث عائشة صلاة الفروض انتقلت من هيئة إلى هيئة والاسم واحد فدي حالة غير الحالة التانية دي قضية غير القضية كأن في صلاة الجنازة وصلاة الفروض في حكمين في حكتين عندي هي فرعين اتنين فرع اسمه صلاة الجنائس وفرع اسمه الصلاة المكلف فيها المكلف فده لها حكم وده لها حكم اما لما اتكلم في الصلاة المكلف كانت اثنين وبيت أربعة يبقى الأربعة نسخت الاثنين مفهوم مشايخ ثم تكلم الإمام بعد ذلك في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة شرع من قبلنا هل يعتد شرع لنا ولا لا يعتد شرع لنا شرع قبلنا شرع من قبلنا شرع أو دليل من أدلة المختلف فيها عند الأصليين ويسمى عند عامة علماء الأصول بدليل نقلي بدليل نقلي ليس دليل عقلي يعني الأصل عندنا في ان النقل ينقل فلان عن فلان عن فلان أو ينقل بكتاب عن كتاب عن كتاب يعني لا يمعن فيه بالعقل فيؤثر على أنه أصل أو دليل لكن ينقل إلينا عن طريق النص النقل وده حيخلي عندنا رابط في قضية شرع من قبلنا يقبل ولا يقبل قال الإمام اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه منهم من قال ليس بشرع لنا كله ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه لتوسط في القضية اللي ثبت عندنا أنه منسوخ تقتل الإنسان التائب توبته بالقتل هذا في شريعة موسى فجيه في شريعة محمد قال للتوبة لها قضية أخرى بوسائل أخرى فنسخت ما كان في شريعة موسى فقال شرع لنا ما لم ينسخ إذا نسخ بناخذ الشرع اللي في الناسخ ومنهم من قال شرع ابراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره كصفة أنه أبو الأنبياء وأول من نزلت عليه الشرائع أول من نزلت عليه الشرائع أول من جاء بشريعة الأنبياء تبدأ من آدم عليه السلام وتنتهي بمحمد عليه الصلاة والسلام الشرائع تبدأ من إبراهيم على الصحيح شرائع الاحكام الأحكام والحرام وقيل إنها بدأت وهذا الذي رجحه ابن حجر بدأت مع إبراهيم عليه السلام بقصة زواج فرعون من زوجة إبراهيم لما قال أخته زواج المحارم وكان محلا قبل ذلك من شريعة أو من أو ادم آدم عليه السلام لعمار الكون وبدأ التحريم على الخلاف من أول نوح أم من أول إبراهيم الذي رجحه غالب أهل العلم أن الترديح في أن زواج المحارب نسخ بشريعة إبراهيم عليه السلام وهذا الذي رجحه ابن حجر في فتح الباري على أن القضية زالت أو بقيت كما هي إلى عهد نوح عليه السلام بدأت الشرائع من أول إبراهيم عليه السلام لذلك خصى بعض علماء الأصول أنهن نطالب بشرع إبراهيم من أول من كانت له شريعة، ومن الناس من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا مردود عليه لأن عيسى بالاتفاق ما جاء بشريعة، ولكن جاء بتعليم وأخلاقيات تؤيد ما كان في شريعة موسى بنص كلامه في الانجيل. أما كلامنا بأن نبدأ بشريعة موسى فقول لماذا؟ فبي بين إبراهيم وموسى من كان معهم شرائع. فلما خص موسى بشريعته وموسى كان لبني إسرائيل فقط فما في ميزة لتبقى شريعة موسى مخلدة حتى ما بعد ذلك لكن كانت الخصية لإبراهيم عليه السلام قلنا أنه أول من نزلت عليه الشرائع ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره وهذا مردود لأن عيسى ما كانت معه شريعة من الأصل وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه والكلام عن الإمام الشرازي. والذي نصرت في التفسير أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذي يصح عندي الآن أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا ودي مسألة من المسائل التي رجع عنها الإمام احنا ملينا في مسائل في بداية كلامنا قلنا ستأتي اتباعا في أول في المقدمة هذه من المسائل التي تكلم فيها في التفسير فرجع الإمام في اللمع فقال بخلاف ما قال في التفسير والدليل على أن عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم كعبد الله بن سلام مثلا وغيره ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل, على ذلك دل ذلك على ما قلناه أن شرعنا يختلف عن شرع من قبلنا شرعنا يختلف عن شرع من قبلنا طيب احنا نقف الى هذه الجسدية ان شاء الله ونكمل حديث لو هتعوده على الصلاة عشر دائر نعد لو دا مش هتعوده خلاص حسب يعني الامر فيكم في نصلي ونكمل ان شاء الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه فهل يثبت ذلك في حق الأمة ففيه وجه نحن هنا في شرع من قبلنا أنه دليل مختلف فيه منقول إلينا نقلا فهو دليل نقلي ليس عقلي منقول لنا فين إما في القرآن وإما في السنة فعند علماء الأصول ما نقل عمن كان شرعنا في كتبنا من القرآن أو سنه هو بن حليل إما أن يقر وإما أن يلغى يقر يأن يعمل به ويلغي أن لا يعمل به إن حكي وأقر فهو أصبح شرعا لنا أصبح من شرع محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنه كان في شريعة فلان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقره لأن هذا أصبح ملزم به الإنسان المسلم الآن لأنه شرعا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من شريعة من قبلنا وجاء القرآن فألغاه فأصبح خاص بمن قبلنا أنت غير مطالب بي خلاص؟ إذا شرع من قبلنا إذا نقل إلينا في كتابنا إما أن يقر وإما أن يلغى إذا أقر أصبح شريعة محمد وسلم وإذا ألغي أصبح شريعة من كان قبل محمد من حكي عليه أو من حكي له أو عنه طيب إذا جاء في كتابنا ولم يقر ولم يلغى دل في الخلاف اختلف فيه علماء الأصول هل يكون شرع لنا؟ أم ليس بشرع لنا الوجهين اللي نقلوه العلماء كان الضابط في وصول الأمر إلى المكلف إذا وصل الأمر إلى المكلف أنه كان في شريعة موسى كذا أو كان في شريعة فلان كذا ووقف القرآن ما لغه وما أيد إن أيد دخلنا في شريعة محمد لغى خصينا بها شريعة موسى خلاص في قضية شرع من قبلنا الذي ورد إلينا في قران أو في سنة ولم يقر ولم يلغى قلنا فيه رأيين اثنين في خلاف عند هذا العلم طب التالي بقى أو الثاني صح التعبير جه في شريعة من قبلنا ولغاه شرعنا هل نحن مطالبون به بالإجماع لا لاحتبالية وقوع التحريف فيه يعني شرع من قبلنا جاء إلينا عن طريق القرآن والسنة وأقر أقر القرآن أم قرته السنة أصبح شرع من شرع النبي صلى الله عليه وسلم لغاه القرآن أصبح من شريعة صحبه نقل عنه شريعة موسى شريعة عيسى شريعة سليمان خاص ده إحنا مطالبين فيه لا بالإجماع لا لوقوع التحريف فيه أو لاحتمالية وقوع التحريف فيه لا تصدقه الكتاب ولا تكذبوهم معناه قد يرد الأمر فيه صدق قد يرد الأمر فيه كذب، فالأحتمالياً موجودة مش هتجعلها شريعة والشريعة أصلها لأن الشريعة ثابتة أصلها ثبات لأنها تتصف بالديمومة والاستقرار، والديمومة والاستقرار صفتان في الشريعة لا تكون إلا إذا كانت الشريعة ثابتة، أما الشريعة التي لم تتصف بالثبات فلا ديمومة فيها ولا استقرار، هذي لا ديم منين؟ منين؟ هتستقر منين؟ حتستقر الشريعة وتستديم الشريعة من ثباتها خلاص هذا الثبات مشكوك فيه محتمل ومحتمل. فبالإجماع ليس عليه خلاف أنه ليس شرعا لنا والأول شرعنا وليس شرع غيرنا وأقره الشرع فالكلام فين فالذي ورد والشرع سكت عنه لا أقر ولا لغاه قال فيه وجهان من أصحابنا من قال أنه يثبت يثبت كشرع في حق الأمة يعني يتعلق في الذمة ولا يخرج عن العهد إلا بفعله فإن كان عبادة وجب القضاء يعني إذا سمعي الإنسان كان من شريعة موسى كذا وسكت القرآن عنه أو سكتت سنة عنه هذا الوجه معناه أن تقضي مفاتك مساعد دخولك في دائره التكليف لو انسان سنه 17 سنه يبقى دخل على راي الجمهور من ثلاث سنين تقريبا يبقى ثلاث سنين قضاء ما كان موجودا ولم يفعله يعني لانه مازال مستقر في الزمة الانسان مدين به لقول الاقرع ابن حابس ها في قضيه الحج ولا المراه التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ها انت نمت ولا ايه؟ بالضبط كده ايو الحديثين الاثنين في الحج بس هو حديث المراه دين الله يحق ان يقده ولا حديث الاقرع بن حابس لو قلتها لوجبت حديث الاقرع بن حابس هو لو قلتها لوجبت في كل عام يا رسول الله خلاص احنا قلنا عشان هنوقع بعض ها مشاكل، انت نمت ولا ليه؟ ها الروايتين في قضيه واحده في حكم واحد لكن دي حاجه ودي حاجه نهار، المقصد المقصود المراه التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وعليه حج أرأيتي إن كان عليه دين أكنت قاضيته عنه قال التعم قال فذين الله أحق أن يقضى خلاص فقالوا هذا دين علينا فواجب علينا القضاء درأ ومنهم من قال لا يجب القضاء وهو الصحيح ليه لعدم اعتباره شريعا لأنه لو أقروا القرآن أو أقرته السنة لتحول من شريعة فلان إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فاتخرجنا من دائرة شرع من قبلنا إلى دائرة شرعنا خلاص يا شيخ لأن القبلة قد حولت إلى شعبة وأهل القباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة ولا القضاء لا بالإعادة لعطة الصلاة من أولها وإن كان أبلغ على الإمام أن يقول بالقضاء أي بقضاء ما بدأوا به الصلاة إلى أن حولت من بيت المقدس هب إن هم بدأوا مثلا في الركعة الاولى في الضف وجاء التحليل في الركعة التالتة على رأي الخائرين بالرأي الاول ان عليهم اين ركعتين مش كده لكن ما امروا بالقضاء وما امروا بالإعادة فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لامروا بالقضاء هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ودي من المسائل التي رجع فيها الشراز ايضا من قوله في التفسيره إلى قول الجمهور في اللمع عملينا عشر مسائل تقريبا ماذا كده والاحداشر عشر مسائل رجع فيها الإمام الشرازي من كتاب التفسرة إلى كتاب اللمع وهذه من المسائل كما قلنا ستمر علينا تبعا هذه المسائل في ثناني الكتاب هذه من المسائل التي رجع فيها الإمام الشرازي قال في التفسرة بقول فوافق هنا قول الجمهور بأن شرع من قبلنا إذا ثبت في القرآن أو سنة وأقر أقره القرآن أو قرته السنة أصبح شرعا لنا وإذا لغاه القرآن والسنة أصبح شرع خاص بنا نحن لا نطالب به لأنه قد يدخل فيه احتمالية التغيير والتحريف أما ما سكت عليه فالصحيح أننا غير مطالبين به فالصحيح أننا غير مطالبين به عقلا لأن لو مطالبين به لا أقره القرآن ونقلا قصة أهل قباء وفهم ما شايف نعم فلو قلنا كده من رأيه الأول بقى. مقدف بس والعهد الجديد وصفر عمال الرسل وموال الله يكلم ماشي مش آية ما شايف قلنا نص لا تصدق ولا تكذب عن احتماليه موجود قد يكون وقد يكون ما عندناش في الشريعة قد يكون وقد يكون، يا يكون يا لا يكون. لأن الأصل في الشريعة الثبات. ثم انتقل الإمام إلى القول في حروف المعاني. أنا حقق في هذا الجسيمة؟ نعم. <تصفيق> الأخبار التي وردت في القرآن الكريم فيها ما فيها من الشرع. وفيها ما فيها من القصص والاخبار لما قول شرع من قبلنا يعني الأحكام افعل ولا تفعل آه. تمام تمام بس جاء في سريعة محمد لا تزر وزرة وزرة أخرى فما جاء في شريعة محمد احنا عندنا الأصل مطالبين بيه النبي عول عن نقطة تانية لو كان في شرع من قبلنا أمر وحكاه القرآن الكريم وسكت عنه القرآن ده اللي احنا مقصدنا به سكت عنه لا ألغى ولا أقره لكن قصة قبيل وهبيل على فرض للأثمين صح ودي إسرائيليات ومعروفة عند علماء التفسير قصة ابن آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمه طب ورد في شريعة محمد ألا تجر وازرة وزر أخر يبهلها تكلم أقول نسخ ولا أيد ولا هيمن ولا شريعة مفاصلة يبقى مفادها في قصة ابن آدم تبقى مفاد القصص والأخبار مش هدخلها في قصة الشرائع وهتكلم في الشرائع فيما خص الأحكام والقرآن سكت تماما معنى القرآن أو سن سكت أو شرعنا سكت عنها يعني ما ورد شيء في القرآن ولا في السنة لا بإقراره ولا بلغيه كلمة لغيه يعني جاء بحكم جديد جاء بحكم جديد احنا عندنا خلاف عند علماء الاصول هل كان مع ادم عليه السلام شريعه ام لا من الاصل هل كان معه شريعة ام لا البعض الذين استدلوا بان مع ادم شريعه قصه الدفن احكام الدفن هل وردت في ثنايا ادم عليه السلام والبعض الاخر قال لا قصه الدفن امر جبلي أمر جبلي مفصول عليه كل من له حياة حتى النبات على فرد أن النبات له حياة إذا ماتت الشجرة إن غمست في الطين مرة أخرى ماتت فتوارد هذا أمر طبيعي أمر جبلي الحيوان كذلك إذا مات الحيوان من كان معه من الحيوانات إن لم يكن من آكلي هذه اللحوم دفنه وار عليه الطراب هذا كما يقول الجاحس في كتاب حياة الحيوان وكذلك الإنسان لأن الغراب من الحيوانات فمع أنه آدم إلى الغراب فأمر جبلي لا يعتمد عليه ونعوي عليه الحق على مشارعي هذه قضية وهذه قضية تانية على الخلاف لكن اتفقوا إن إبراهيم عليه السلام كان معه شريعة وهي تحريم نكاح المحارم. أول من لفظ لفظ التحريم كان في عهد إبراهيم عليه السلام خلاص المشايخ فقضية شرع من قبلنا شرع من قبلنا إذا ورد في القرآن والسنة وأقر القرآن أصبح شرع محمد لها إما أن يلغي صراحة أو يبدله بحكم جديد في شريعة محمد فدي قضية أخرى خلاص سكت عنهم لا تكلم بإلغاء ولا بإقرار ولا بتبديل صح التعبير يعني ده بالإجماع أو دل في الخلاف على الرأيين والصحيح أنه ليس بشرع لنا فلو كان شرعا لنا لا أخر بالكتاب أو أقر الله سبحانه وتعالى فيه في كتابه أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه ثم عدل بعد ذلك الإمام إلى باب آخر وهو باب حروف المعاني وهو ما يسمى عند الأصولين بدلالات الحروف وده باب كما قلت في دلالات الألفاظ إن ده الباب اللي يظهر فيه حرفة الأصول أيضا هذه تكميلة للكلام دلالات الحروف باب من الأبواب التي تظهر لنا حرفة الأصول وهو دلالات الحروف الكلام هو اللفظ المفيد المركب الموضوع بالوضع العربي ماذا كده؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم ثم حرف الكلم هو الذي يسمى عند النحويين كلم ليس بكلام هو الذي يحتاج لمعنى إذا اسند إلى آخر وهي الحروف لما تقول من بتقول من نون مين ون ايه لي مين البيت اسندناها للبيت ففاد ان الابتداء كان من البيت خلاص لابد ان عشان احصل على معنى اسنده الى اخر اسنده الى اخر يا يعني ياء حرفي ما هم دول حرفي ده معناه, معناه الحروف قد تكون مركبه مبناها من حرف واحد زي الهمزه واللام والكاف واو باقي الحروف وقد تكون مركبة في مبناها من حرفين وقد تكون من ثلاثة وقد تكون من أربعة أبلغ من يعرفنا معاني الحروف النوع الأول وهو المبنى المكون من حرف واحد إذا وضع هذا الحرف زي الهمزة في وسط الكلام له معنى وإذا وضع أول الكلام له معنى وإذا وضع آخر الكلام له معنى طب بين مين ومين؟ بين تركيبه واستعماله بين تركيبه واستعماله فمعناه في تركيبه على حسب موضعه. لما هو الأحمد يبقى الهمزه هنا معناها إيه ها جزء مكون من لفظة كونت اسمه إنه أحمد لأنه حسن الهمزة أصبح حمد دخلنا في حاجه ثانية خلاص فجزء اصيل في الكلمة لكن إذا جبت الكلمة هنا أأنذرتهم أم لم تندرهم يبقى دخلنا في قضيه ثانية خلاص فالحرف متى وضع كان لي أصل في مبنى وكان لي أصل في معناه اتكلمنا في الباب ده في الشق الثاني الباب ده اتكلمنا في الشق الثاني معنى إيه دلل لي على اي يدع بالبنبن مبنى ده عند النحويين خلاص فنعايز الدلالات اللي بيانت لي استعمال الحرف ده ليه قلت الهمزة هنا الاستفهام ها واي من الهمزتين طيب طعمت تتكلم بقى انظرتهم عندي همزتين اي من الهمزتين الاولى فهل الهمزة الاولى اصلية ها زائدة على ايه لو قلت زائدة يبقى أتكلم في المبنى ها لو قلت زائد يبقى في المبنى لكن أنا اتكلم في المعنى في المعنى منفصلة في المعنى منفصلة الهمزة وأنذرتهم أصل الكلمة أنذرة مش كده ولا ينذر إنذارا مش كده مشايخ ولا في كلام جديد فلما حط الهمزة الثانية حطت أداة استفهام اسمها الهمزة ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم فام لا يؤمن اصبح الدي معنى ثاني بسميه اداه استفهام خلاص يبقى انا بتكلم في الحروف لما تصبح ادوات في الحرف لما يصبح اداه وننزل من القران ما هو شفاء من هل هنا من طب ولا من جار ومجرور ولا مين, مين لجنس تفيد العلم ها تبريد يا مشيخ القرآن كله آيات وحدة انت اعتقادك أن القرآن كله شفاء عليكم بالشفاء أي مش قال كده نبي ولا خلاص ده بسميه أداء أداء وليس في تركيب المباني من اجدعوا بتركيب المباني فباب دلالات الحروف المعاني التي تخرج من استعمالات هذه الحروف ما معناها على المقدمة دي هنبدأ ان شاء الله بإذن الله تعالى الخميس اللي جاي في دلالات الحروف ماذا أعطت لنا الحروف من معاني عشان بيستنفط بها الفقيه في النصوص التي وردت فيها هذه الدلالات أو هذه الحروف أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وان شاء الله بإذن الله تعالى نتقابل يوم الخميس المقبل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته